ك ر و ن ا ا ل ب ا ي ت س يعني ن ا بتكلم عن البفايتس أ ك ص ر من ت شهور ا ل ن ا و ط ل ب ركزوا ع ي ا ي ع و ن ل ركزوا ع ل ي ا عشان ا ل م ت ي و ا ح د على طول مرة. ا ل ك ر و ن ا ا ل ب ا ي ت س ر من س شهور البفايتس ر من ت شهور يعني أ ل ل يعني كلمة ك ر و ن ا ا ل ب ا ي ت س يعني أنا بتكلم عن ب ا ي ت س أ ك ص ر من ا ل ا ر من شهور إن س ب ا ب اللي تعمل ك ر و ن ك ا ب ف ا ي ت س ا ل ل ي هو ك ر و ن ا ش ب ا ي ت س حاجات ي لكن أهم ت ب ا ي ن مش سبب على أي أسباب ي ا ن ي عندك ت رأسي ت ب ا ي ن اثنين هما دول اللي ممكن يعملوا ك ر و ن ا تباعا. السبب الأول طبعا فيرا مباعا، وبالتحديد اللي يعمل ك ر و ن ا فيت زي ما ق و ل ن ا ح ط ى الكابت هو ا ل D و ا ل C و ا ل D. إنما ال-A و ا ل e نبر ا ن ه م يعملوا ك ر و ن ا السبب الثاني اللي يعمل ك ر و ن ا ت ب ا ي ت هو طبعا ا ي هو ت و ن ي و ن هذا ا و ت و ن ي و م ت ب ا ع ي ت ي ما ح ك د ن ا تبادين هما دول اللي يعملوا ت ب ا ع فا الأشخاص اللي ك ا ن و ك و ر و ن ي كوفيدات لا ي ما ى كونا هو ما ك و ف ي ل ي ف أنا بقول ه م ساعة ق و ن ا ل و ا م س ا ت يعني أ ص ل ا ا ط ن ا ل ك و ر و ن ي ك ا ف ي ت ا ت يعني يا جماعة ك و ا ي د ا ت فقط ب ت ف و ق إذا أنا ق ل ت اليوم مرة ا ي ا ل أ س ب ا ب اللي ك ا ن و ك و ر و ن ي ك و ف ي ت ا ت ت ا ب ي ترابي طب الأول فيرا ل ر ا ب ي تاني ا ي ا س ب ا ب ثانية وصل عليه؟ ا ه طبعاً في ا و ي ل ت و ن ممكن يعمل زي ما ا ح ن ا قلنا ذي ك د ه و ي ل ت و ن بيت بيت ألفة ولا ب ي دريكين ممكن يعمل هي ب ر ا ي ت س ا ن م ا ا ح ت ب ا ب ي ا ن ا عاجب ساعات برضو الالكولي. عاجب ي ن ت ا ب تناور قبل ما نصب في ا ل ه ب ا ي ت س ه و ا ز ا ي ت ر برضو بالبايرن ا ل ه ب ا ي ت س والالكولي ا ل ب ا ي ت س هم ا ل ا ي ن ي ن ت ي ل ي ن ي ك ا ل ي تريكا. لكن ل ا ز ا ي ت فرق بين الرايتر الضح عيال اللي بيشرب الكولي م ا ب ل الرايتر. كترى منهم أو تظهرهم عن طريق ح ا ج ت ي ن أنا ت ق و ل ه إن أنت عندك الكوليك بطيب، آه هو إ ي ن ي ك ل ي ز ا ل ب ي ر ل بطيب لكن ب ط ر ق عن طريق إن ا ن ت حالت الكوليك ب ت ا ي ا ل ن ي ر و ب ل و ب ي ن إيه حتى الكوليك ب ل ب ع ي ه ا ل ن ي ر و ب ل و ب ي ن إيه ده ي ب ل ى بوسط الكوليك بطيب. ا ل س ي ب الثاني إن ا ن ت ما ت ي ج تشوف ن ز ي م ا ت ا ل ك ب في ح ا ل ث الكوليك بطيب. نزيل ا ل ب غ ط ونزدهش عاليين و ن و ا ي ه م ت ف ض ب ع ض ا البطيبات الاثنين ب ر ض ياعود. لكن خلي بالك ي ق و ل ك نسبة البوت ا ل ى ا ل ج ز ت ا ك س ر من اثنين إلى واحد على مفروض ا ي و ا ح د عنده ف ر ص ي ب ط ا ي ت ة ت ل ا ق ي ن البوت عالية و ا ل ن ز ي عالية. أو ممكن ت ل ا د ل البوت ا ع ل ى من ا ل ج ز ت شوية، لكن بنسبة أقل من كام اثنين إلى واحد. لما ما يجي واحد مثلاً ا ل ن ز ي عنده مية ويربطر كمية. ده س شوف إن نسبة كبيرة جدا اللي ه و ا ي ه ا ل ه و الكحولي ك ل و م ت ش ك ع كده أو تقدر تروح خمور. ل ن أنت عمتك ل ح و ر أكثر من كت أكثر من كم النسبة بينهم أكثر من ا ي ن إلى واحد ي من الحاجات اللي ممكن ت ض ح رأيي ا ن ك و ر و ل ا ل ي ب د ا ي ة لكن مش ده موضوعنا ا ل م و ض و ع ا ب ي و ل كورونا في ب د ا ي ة س و ع ن ا ل أ ت بقولك ا ل ت ب ب ي ن اللي ب ي ع م ل ا ك و ر و ن ك في ب د ا ي ة س ثم يجي فيرا في ب د ا ي س رقم واحد ورقم اتنين و م ي و ن طبعا الفيروس بيدي أ ك ص ر في الميل ا ل ق ط و م ي و ن د ي أ ك ص ر في الميل في الميل ا ي ما هنشوف كمان شويه المهم عدنا ا ل ط ا ع ك ر و ن ا في ب د ا ن ا في عدنا ع ي ن من نوع ك ر و ن في و حميد نوع حديث. النوع حميد اللي هو المايل دفور اللي كانوا زمان ب ي ت م و ه ك ر و ن ي ك بردز ت ا ن ه ب ا ي اسمه يبقى ك ر و ن ي ك بردز ت ن س هبغايد النوع الثاني اسمه كورونيك ا ك س هبغايدس و ا ت و س ي د ي ر ه ب ا ي ت س ع ي ر من عيار. خ ي ن ا ن ي ا بالنوع الأول اللي هو كورونيك بردز تانس هبغايدس يعني إيه ك و ر ن ي ك ر ا ن ه ب د من اسمه مايل دفور يعني إيه مايل دفور كل اللي بيحصل ك ر ا ت م ع ذ ر ا ي ي من ه الموجود. เห็นได้จากมุมนี้ว่าเห็นภา يعني في لو ج ل ت ش لو ق ت ع ي ر ه أتاني بورطة ر ي ا ء فيني معلوماته ميتات هل في حاجة تانية في هذه ا ل عينة ا ل ا ج ا ب ة لا ا ذ ا كل ما هنالك هو ا ن ه في معلوماته ميتات في إ ن ا ل و ر ط ة ر ي ا ء وما فيش ا ي حاجة تانية وبالتالي هذه ا ن ع ل ا م ا ت ه ميتات م ؤ ذ ب ة ولا مش م ؤ ذ ب ة م ؤ ذ ب ة جدا ليه م ؤ ذ ب ة ل ا ن ا ح ن ا بنتناش ا ي ه ما ب ت ن ش د ب ش ي هو م ا د ش ي ل ش ي ء ع ل خلايا ك ب د ي ل هو ك ل اللي حصل ا ن هو م و ج و د ف ي البروتينات وبالتالي هيدخل العين ا عايش وعنده إ ن ت ر ن ي ش ولكن هذا ا ل ا ن ت ر ن ت إيش؟ طب سامع؟ هذا كذا اللي هو فيه ا ن ت ر ن ت اللي ت ق د موجود في ا ل ج ب ا ت الكليول أو في ا ت و ر ي ا ل ب ر و ت ي ا ت إنما هذا ا ل ا ن ت ر ن ت ا ل ت ن ز ي ش ليتمت إزاعة الجلد طيب؟ لا ا ذ ا من خلاياك ا ل ب د ي ة نفسها ك ل ي م ة ولا مش ك ل ي م ة ا ذ ا هي ك ل ي م ة ما تحتاج ش حاجة ا ذ ا كل مشكلة هذا العين ا في حياته ا ن هو يروح يوم ما يروح على ا د ك ت و ر ويأخذ عينا من ا ل م ك د ب عيبه فيه ع ي ب ة فيه انتلامات ويجلس هنا ك د ا في البوابتين. لما ع ن ت كلا ل ن ط ي ا ليه معذبة؟ هذا سؤال مهم. ط ب هي بدأت كذا. هل مع الزمن ومع الوقت هل ممكن هذه الانتلامات ويجلس إل عددها يتم ا ل د ي ه ا على لبب؟ فممكن مع الوقت تجد لبب تروض الإجابة نوع. إذا هذا النوع ما يمكن يجد ل ب تروض. أنا ت ب ع ا ر مع صار مع ن ف س كلا. و ت ح س ب ح ز ب ق ط ي ب ه ف ا ل و ن ا خ ي من ك ا ل ي تبغا ي ص ي عشان في ا ل خ ر بيعني نبر ت ر و ز أنا بقول لك ا ن ا ل ن ظ ر نظر ه هو يعمل نبر ت ر و ز إ ا لعيال اللي عنده كوروني فيزيرس ت ا ت ض ي ي هل يخاف و يلا، ن ا لا خافه و ا لا، أ ن كتبه عليه ل ا ن محتاجة كتبه ع ل ل ا ن كل ب ط ا ط هذا الفونديشن أ ب من أن أكتب عليه لأن هو نظر، طب هو تاني مهم، طب هو نظر ن ه اللي ب ب ر ت ر و لكن هل يخاف؟ ا ل ج ا ب ة ب ر ض لا، إذا لعيال هي عيشت عمره عن كوروني ف ي ز ي س ت ا ت ي ي د ت ولكن نظر ا ن ه و ا ل ي ب ي ف ر و ر أعتقد الدكتور الهند اللي يكتب بهذا عينه ا ل ي ر أ ا ل ي ك ت ب و ا ي علاج ل ا ن ا ن ا مش محتاج ا ن ا ا ك ت ب و علاج كل اللي أ ح ت ا ج ه منه في ل م و ا ص د ة كلوا ب كل ي كل ست شهور هاد عشان برضو ن ط ل ط ي ي ن ما جايز العينة ل كنت و ا خ ا ل غ ل ما جايز النوبة ممكن في حالات ونسرق ل ي ل ن ا جدا, جدا جدا جدا ممكن الكلام اللي عندي د ا يطلع غلط ويقلب لكورونا ت ب ا طيب و لوما ك و ر و ن عشان ك د ه عشان ب ا ض و ط من هاخد عينة كل ه ي ه كل ست شهور ن ما هذا عين ت و ا ل ي ن ي كلي أو بايو كلي كل الليني ك ل ما بيشكيش من ح ا ق ي ب ة والله ه ممكن ي ش ك ي من حاجات بسيطة ت ي ك خفيف مثلاً ممكن جامبو ليني وجامو سلنا إنما في معظم هو مشكش من حاجة ك ل ي كلي برضو ما توش حاجة إنما أنت ممكن ك ر ي بس إنما تكبدي إنما ل ك ب د تبعية لنا أو أنا واخد عينة أو إنه ي ع ت ي ن ا دوش ت ع ن ا كورونا بردتة بببويت وهذا النوع نوع حميد هتعيش و ه ت م و ت عندك الببويت مش ه ت م و ت عندك ليه عندك سرود يعني سرود مش ه ي ف أ ا ب د ي لكن ا ل ر و د بردتة ا ل ب ب ي ت و ا ح ط ق ب ن و ي دراة هذا النوع بعد كذا هو مثني كولونيك أكتر خ ل ط ا ي ت هو دراة النوع الطبيم جداً في الموضوع وهو ده ا ل ت ج ي ر فوقي ل ا ن ي ق ل ب ط بطاطة... ا ط ة هذه البطاية ت ليست أو هذا ا ل ا ن ف ل ا ن ي ش ن ليست معدّب يعني إيه ليست معدّب يعني المرض هاي نديد ه ه ي نديد ي ه على إيه على ه ل ا البطاية عندنا كولونيك أكتر من ل ب ط ا ي ة في البداية و م عندنا نوعين كبار جداً النوع الأول بايرن ش احنا ق ل ن ا بيت بعدين ف ي ر ا م ونوع ا ن ا هيبدأ في و م ي و م نبدأ بالفيروس ولا ب ا ل ي و م نبدأ ب ا ل ف ي ر و ط ب ع ا الفيروس بديت أ ب ط في المية. اللي بيحصل ب ا ل ذ ب ر ا اللي بيحصل ب ا ل ف ي ر المضيء أو ك و ر و ن ي ك ث ر المضيء في ا ل ع ي ا ح ن ا قلنا كورونا بدرت كم ك ف ي ا ت و ب ا ت ز ز هنا في جروة ا ل ت ر ا ي ة هل ك ت فيها بقية؟ لا، ل ا ن ه مؤذباً بديش ي ي د ا ن ا هنا ب ق ى هيتاعلي لي د ذ ب يعني عالي ا ل ا ذ ب يعني هيبدأ ي م د ي م ي ا ل ذ ا ل ا ن ت ر ن ت و اللي تزده هنا في ا ل ب ر و ت ر ن صاير تبدأ ت ت ح ث عشان تخرج من بعض نحوى ا ل ه ب ا ت الصارم. ومتى ا ن ت ر ن ت و اللي ت ز ه ن ا كده تبدأ ا ن ت ر ن ت و اللي تزده مخلص كون ا ل ح ش و ك ي د ي ر ه جدا عشان تختار من تختارك ا ل ه ب ا ت ص ا ي ر ونتكلم الحركة دي حركة بديعة وجميلة ورومانسية جدا في ب ال... ت ب بتا... بتا... بتا... وانت بأخذ بيوتي ونشوف الحركة دي ونسميها اسم جميل قوي يقولك ل ا ي ه ب ب ر ي د ج ي ن ج ر ي ك و د يعني ا ي ه برايجينغ ريبود ب ر ا ي ج ي ن ج يعني جسر أو طبل فالإنترنت ب ي س م ل ع م ل الكومري عشان ت ر ف ي عشان ترقي. طبعاً هي مشي بتموت بتمشي عن ه ب ا ت ا ل ا ي ا و ن ت موتها فهي تموت من جيل قوي ي و ل ك ر ي د جين جيل جين ك ر و ق و ي ا ج ي ت ا ل م ت ا ئ ن ب و ع ف على ك ب ه وما ح ح ما ما ب ي ش ي و ش الجيوش عشان يعملوا و ق ف على ك ب ا لما ب ي د ا و ا يعملوا إيه باء ي و ا ي موتهم يداوي ه د م ويهذا ا ل ص ا د ومو م و ت ا ح ت من ه ب ا ت ا ي ح في ا ل متأكلة من اللي بس طيب. ت ك ل من ا ل ي و ج د ي يوم ز م ا م ه حلو أول نقول لك دي ميل ميكرو أو ب ي ل ي يعني كل من ي ت ن ي يعني ح ل و متأكلة. عشان ا د ه ز م ب ل ض ب ط م ن ظ ر الجبنة الرومي ف ل و ن ج ي ر ش ا ن ك د ن ت ا ل ش ك ل ك ل ج ة الرومي ا ل ف ل و ن ج ي ر زي ما تيجي بضبط ا ت ب ق ة كده بيسمون الحركة دي ب ي ن ي خلاص. بقى أول حاجة كان ف ي ن ا ب ت ب في البرتة ا ل ص ي ا وبعد كده عم ل ي ي ب ا ل ج ن ج ل بروف. وبعد كده عم ي ي ل م ي ب ع د ك د ا سنتعامل لك منظر بديه ر ق ي ة رومانسي جدا جدا جدا لدرجة العين لما تشوف العين بتاعته ب ل ه ي ن عليه خطفهم ع ا ل ب ي ض ل ا ن ستعمل لك منظر رائع هذا كذا اللي ب ت يجوا لهجس تمعن بقى في المنظر ه ا وقولي لو أنت حياتك تشوف من منظر رأك منه ي ق و ل لك بيطلع له ع ل بتيجي باتو صاير زمن خ ط ر في ا ن ت ل ا م ي ش ا ب ا ي ا ن ت ر ا م ي ش ا مع الوقت ومع الزمن يتقاير وتعطيني إن باتو ا ي ر و ب كذا جنب بعض ي ق و ل لك طافي ما ب ي ب ر وتف في هني هل؟ لو ل ب كل ما ناتشنا ما ما أو لو كل ما ن ك ر كان ت ك ل م مثل زمان، إنما يقولك تف في البروزت، تف في هني، تف في البروزت، ط ب في هني، ويقولك ا ل ن ظ ر زي شقرا ب ا ن ظ ر ي و ق و ل ك ا ل ن ظ ر الجرداء، تف ب ف تف ف ت البروزت، تف في ه ي مع تف في البروزت، فيوم يسموها روزت. ش ا ل ن ظ ر عاملة زي روزت. ه ذ ا خلي أنا فعل، أنا استخدمته ي ت ل ب د ا ت ت خ ت ا ر ت الهبات ا ل ب ي و ب ت وبدأ الهبات في يصيد فيه س م و ف هيحصل في ايه؟ الآخر لوث في ه ا ر ت ف ك ش ر وهو لوث ه ا ر ت ف ك ش ر ا ي ه ا ل ط و ر إذا هذا النوع الآخر هيمتدي به الحال لأنه هو يوصل فيه، يوصل للطبر. إذا الطبرونك ي أكثر بطيخ، ب ت ع ر ف و ا مين؟ بتعرفوا أكثر من البيوتي. أ ا ل خ ذ طيور كنارية عندك ا ن لم تقبل عليها. أو ا خ ذ منك ا ي و ر لو تلع ك ر و ن ك ج ذ ت ا في ا ل ب ط ا ي ت يعني كل ب ط ا ط ة تلع مبرد م ع ن د ك ا ن ي ن ت ي ف ي سماته الكثف م ب و ر ت ة ا ل ر ض ه أو ل ل ك ر و ح أو صديق نوح كمان ب ش حاجة ما ف ق د ش كل مرة خانك. ط ب ا ً ل ه يخليك ت ا ل م نوح عقب إنك طلب و ا ح د ا ي ه هو الطلب ده؟ زيارة. أشوف وش ه ك و ن ت د ش ك هو. ف... إ ما لو تلع كورونا أكثر في البطاية تعرف منين؟ ر ي م ا ت ل ك ث ف ه ن ا بعدين ب ي ج ن ك ي و ل ب ي و ص ب ت ي ب ت ت ج ن و ر د ي ت ط ي ّ بعدين ت ت ع م ل ل ي هي بيتني ب ي ن بعد بيتني في ا ل م ظ ل ر الجميل ب ع ا ي ن ي ت ك ل و ن عليه اللي هو ر و د ت وطبعا خ ل ي ب ا ن ك إن في ا ل ر ك س ن هي انتهى في حال ع ن د ا إيه لبر فروز السؤال الأول طبعا د ا ترون يتحكى ب ا ل ض ي ش ة هو ده اللي لازم له عليه هو ده اللي ه معلشوش ل ا ظ إنه هي تتجه ا ل ح دي نحو إيه نحو لبر ت و ز لكن في سؤال لازم يطرح نفسه ر ا ل سؤال مهم إيه هو يا ر ن ت يعني ن ا راجل ر أ ت ع ل ب ر ش ا واحد في كم واحد ف ي ك اكتشف النهاردة ا ن عضو ل غ ي T. ا ن ت ه ي ج ي ن ه ل ي ف ر س ر و ز و ا ن ت ل ي ف ر س ر و ز أنت هي اللي هي ب ت و م ه و ا ن ت يموت ج ر ب ل هي ب ت و م ه و ض ا ع سؤال لازم ت ب ع ا ف اللي بضيأة ي بالزيت. أنا فكر أ ن عادو ر ق ة الحاجة اللي ض ي س ة ي نفسه تحت ز ا ت ه ض ي ر ة ضعيف ج د ا يعني ض ي س ت ض ع ف ة ج د ا وأربع درايت حق قاعد ت س ت م ه و بقى. اللي ب ن ا ت الموضوع ا ل م ط ا ل ي ابتدى منه أنت. بعد ما اكتشفناه. يعني قبل ما نكتشفه م و و ع ه كان عايش. لكن ماكتشف ي م الحاجة. بعد ما حطناه في مبنى بدأ هو كمان يحطون فيه في البيت. وعمرك الحجم ا ر ي ب ه جدا؟ هذا الفيروس برضه هو ضعيف ج د ا لكن عنده قدرة غريبة على ا ل ت ح ا ي ل يعني ايه على التحايق. عارف ا ن الفيروس د ه ده حوالي 20 ا و 25 س و ع ش ر ن نوع. كم نوع؟ يعني ه ن ا ما في آخر ق ا ل ك ده ه و حوالي 20 ا و 25 ن و ع وعشان ك د ه ولا ع ا ر فينا ش ك ل ه مرتق ولا ع ا ر ف ي ن ن عنه م ل ب ك ت ي ن إحنا نتكلم في كم نوع؟ 25 ن و ع الحجم ا اللي دول ا ن ل هو فيروس ذكي ج د ا وعنده قدرة على التحايق غير عادية. إنه ما خ نوع. النوع اللي موجود في أمريكا هو طيب ون. ا ل ن ا ن موجود في أمريكا هو طيب كامل. ون. أخطر نوع فيه و ا ق و ى نوع فيه وأشرق نوع ف ي ه و طيب ون. عارف يعبد رفيع هذه والقوة الأولى ع ا ف فلازم ي د يبقى أ ش ر نوع و ك ث ر ل ن ه مش ا إذا ما ل ن و ع اللي عندنا ص ر مثلا هو طيب كم طيب أ ر ب ا أحسن نوع فيه والمتبل المكمل ويحس إنه و غني جدا. هو ه ا النوع اللي عندنا صار مثلا على ك ي ر ر ح ل و فيه. ع طيب ر ب ع ة هذا ا ل ط ا ي ب كاتلينج د ا ل وبطيء جبل على غير ما يبدأ يشتغل و ي ع م ل حدا بالكذب و ك ا ت ك ا ت كاتل أنا خمستاشر كم إذا ممكن يومك جلك طير سيء يعني أنت لا ي جلك ي ن ت ط م ف لا جلك ي هو طاير كم طيف ب ع ة بطيء جدا. عقب ما ت ق د تشتكي تشتكي من سنة بعد كم س ن ا بعد خ 5 س ا تنا يعني ا ن ك ن بعد كذا خ م س س ي ن ت ن توضح ي بالكم ش هذا ك د ا اللي هو ا ل ب ا ي ة ر تايجي لك ترويز على تنا خ م ا ش خلي بالك بعد خمستاشر ع ش ي ن ت ا خلي بالك ا ن ن س ب خ ة ي م ة من الناس اللي عندهم ت ر و ز ل ب ا ي ف ي C قبي لابولي ي ل ب و ل ي هبتون خمسة ف ا ي ر ب دي ن س ب ة ا أعتقد ا ن ه ي م ي ج ي د من الصغير. بالعكس هي نفس ا ل ج ر ج د ا و عشان كذا تقول يوم هتسمع في واحد يموت بسبب بسبب ا ل ه ي د ت و ن ا ذا ك ه ا ن هو ك ر و ن ا ك ث ر نفاذية م ا ل ب ك ي ر ي ا عادين شو ل ي ن ي ك ل ي ن ك ا ر ت ش ر ط ع ا أ ع ت كل ا ر د ي ش ر ما يعيش ل ن ن ا ل ل ي م ي هنكتب ي ر ة ي ل ن ي ك ا ر ي ت ش ر ط ا ك ر و ن ا ر نفاذية. ج ي ب من خ ر ولا ل ف و ي ي ج ي من آخر. وات ي ك ر و ن ا م ب أقوى ل ي ن هو ك ر و ن ا كي ك ر و ن ا كي ب ي ب ا الكلينيكال بيكشر ثابتة. نبدأ بالفيروس ولا بدوت و ن ب د ب ا ل ف ي ر لأنه هو اللي ي ي ا ل م ح ا ن ا ل ف ي ر س أو ا ل ك ت ي ف ف ي ر ا ل ب ي ي عرق مواجه ك ر و ن ا بطيء. ندم فيروس يعمور ق م ا ي ن م ي و ا ل ا ل س ب كميه م ب ك ر و ن ب ط ي ا ل ك م ي ب الكلينيكال بيكشر كل كم ك ل م الكلمة و ل ى أ ق ك ر و ن كي بطيء. ب ك ل م ة ا و ل ى الكلينيكال بيكشر فيه. الخلايا، حفر الغطان، م ت ج ت ب ا ل خ ل ا ي س اللي هو س ح ن ا في ب ر و ت ي كومليز و ا ل د و س ي ا و ب ي ت فيه جوندر، و ب ي ت فيه النازل تنظري، تنظر الليبر. اسمه ك و ر و ن ي ك ه ي ل ا ي س وبالكلمة الثانية، كلينيكال ب ك ت ش ر أو كورونت. يعني ا ي كورونت في الليبر، يعني يعني ل ي ب ر سود. إذا ه و ك ا ن ي ب ق و ل ه ك و ر و ن ك أثب الخلايا، أنا ناقر جد يقولوا له كلمة جديدة، يعني كلينيكال ب ك ت ش ر هي رقم واحد، هي خ ا ي سودي ن م حتى أ ل ف رقم اتنين كلينيكا فيتشا أ و ك ر ا ن ي اللي هو وكأني بقولك كلينيكا فيتشا وفي أوفنبر تروس. اللي هي كانت ا ي ه كانت ا ث ا ث فورتال هاي ب ر ط ن ش ه م و ا ل ي ب ر طلشهم. يعني وكأني بقول لك ا ل ن ه ا ر د ة لما ج ب لك سؤال كولونيك في ب ع ا ي ت ك ا ل م ت ح ا ن وكأني بقول لك كل ما ت ي ث ر عن ايه عن ا ل ل ب ر ل ا ن ي ك ت ن ت ب ل ه ا بعطيك الحصان. ف ب ت أ ث حفظ ا ل د ي ه ا ت ت بالليبرت الرودت اللي هو كان ل ي ر ت ي ر و ي ك و ر ا ل ه ي ب ر ت ي ل هو من الآخر يعني كورونيك أ ت ا ل ب ا ي ت س ه ي ي ت س وهي كمان و ك و ر و ن تي وكلها بحنا خلصنا ك م ي تنتشر فيه فيرا ك ر و ن ي ك ب ا ي ت ش عن و و ميون ر و و ميون نفس الكلام بس هي ع ي أ ض و و ميوني م ا ن ت ي ش ن ا ر و و ميوني بيجي ت بيجي ن ي ن أكتر طبعا في التميم لأن إحنا قلنا بده ك ا ن تحس ن ا ل ت م ي ا م ن عن دوامي مش مظبوط يعني بقية الحاجات عندهم مظبوط يعني هو ح ش ف الجهاز مش مظبط قوي فعشان ذا ب ي ب ق ى ع ن د ه م خطر قطع دول م ا ر ي ت ش ن اللي ه م ي ب ق ى ح ش و ن ه ممكن يبقى فيه ن و ل ي ت ك ا ل ي م ي ا بليردي ب ن ك ر ي ا ب ا ي ت س بوري أ ت ر ا ي ت ز الحاجات دي كلها م عيار ا مش معيار ا ذا كذا كريم كابيتشر خسر على فكرة ا ل ا ن ت س ب ت ي ش ن ا ع ت ق د ا ل ا ن ت س ب ت ي ش ن خلينا ت ا ب ع أول كلمة ولازم تبقى ا و ل كلمة ليه يعني دي كتير ع ن ي كلمة أعتقد يقدر ا و ل كلمة فيوتي ع ن ي ا ن ا شخصا كورونا ك ث ر ما بديت في في ف ي ي ا ل ب ي ب ا د ا و ل حاجة فيوتي وطبعا ك و ر و كلامي ا ن ا قلتهم هو في كان حاجة واحد و ك م ا ت د ي ك ت ف ي ن في البروتينات اتنين لبرود ر ا ج ي ن ج ر ق ثلاثة ي دي اتنين ر و ا أربعة برودة خمسة ب ي ل ي ف ر ا ل ب ر و ة حاجات ايه حاجتين اللي ا م ا تشوفهم في ل ع ي ا ن ك م و د الفيروس نشط الحاجتين اللي لما تشوفهم في العينة و ل ع ل ى فكرة رجلته عنده البيرة ا ل مشكلة ن هو necrosis bridging n e c r o s s and disease ا ل ا ن ي ن ج و ل من الحاجات اللي لما تشوفهم طلع البيرة ا ي ه البيرة ا ل ص ف ت د ي كم ت ج و حاجتين اللي ع ل و م العين أهم حاجتين فيهم من الخمسة اللي أنا أعطهم bridging necrosis and disease ي i طب ا ث ن ي حاجة ب ع ت ك ر ه ا في ط ب ع ا هنعمل l i n c e t هتلاقي ي ه في i v e t i o n أي كلام ب ن ما ف ل م ع ي هل عالية ا ل أ ك ي و ت و ب ط ي ت ة ولا أقل سلم أقل ومش أقل سلم على ك ي ر يعني ي ب ت ب عالية دي حول أربع مرات خمس مرات خل بلك ا ل أ ك ي و ت و ب ط ي ت س ي و ما يجيلك أ ك ي و ت و بطيئة ق ن ت انضغطت ع 20 مرة أنا م ح ن ا تتكلم عن كم مرة أربع أو خمس مرات اللي طبعا عندكم ب ق ى ك الحاجة تبقى موجودة هنا بالبروبين هيقل ولا نورمال ذاك اليوم طبعا ال البروبين الجديد و ا ل أ ن د ي و ي ه ي ج ه هو ا ل أ ن د و اللي ه ي نورمال ولا هيقل ولا ب ي د هيقل ل ن المرض ي د كورونا. ل ل ك هي المد i n v ل s t i خ ش على ه م حاجة في الدنيا ت ر ي ف من ك و ر و ن ي ك ت ف ي ل تعالك كورونا ك و د تبيش. وشو ا ل هو فيرا ولا؟ لو كان فيرا يبقى عقب كم عقدة؟ أنا وهي ا ي ن ا ن ت ف ي ر و ن يبقى ت ت ق و عندي فيرا زي زي ن ت ر ف ي ر و ن ا ن ت ر ف ي ر و ن ده ا ن د ي فيرا. لكان ب ع ا هما ده هقوله وقت ا ن ت ف ي ر و ن ما ه ي ن م ع للكل عن ا ل ا ن ت ر ف ي ر و ن ن ت ع ا ا ل ن ت ف ي ر و ن ا ل و ل ا ل ا ن ت ف ي و ن ده اللي هو ا ن مستوي عفينه نوع ا ن ت ر و ن ي اللي بره ع ن د ك م ر ه ع ن د ك م اللي هو الإنترن و أ ش و ب عليها ل ا ن مش بدو ع ل ي ك ن ا م م ت ر د م ه ا ب ر ش في الوقت ك ل ا ب ن ت ر د الحاجة ه ا ه ا بيت ا ن ت ر ن دي هي اللي خ ل ا مش بقى فيه بيت إنترن نوع من أنواع ا ل ا ن ت فيرو و ل ك ن ه ا ي ب ع ي ه لونج أكسي مشوارش ح ي ن ا ر د ي أي ح ظ ة ا خ ت ل ط ة تطبق ت ي ة في ا ل س ب و ع فكنا بعدين ن د ي ك ح و ل تلقفان ت ر ا ق ي ن ي في الأسبوع. إنما ه ا الوالد يجعدي. ش غ ل و ق ت ي م ع ظ م الناس ا ع ت ق ديدات خلاص مع بحات بدأ ينزل ت ع ي ن وبدأ يصرف ت الحكومة ف ب د ت فيها إيه؟ ه ي ح ق ن ة واحدة ت ر ا ق ي ن ي في الأسبوع. اسمه إيه؟ ديك ت إ ي ت ر و ن حُقنة واحدة ت ا خ د ه ا إيه؟ حوالي ت شهور على الأقل. ممكن 6 شهور أو كم؟ ث م ن ا ل ح ق ن ة اللي إيزرون هو د ه ا ل ل ي ننزل د ل و ق ت يعني ي هو جاي ث م ن الحُقنة ك ا ن ب ي خ ش أ ه ف ي 1300 وشوية أو 1400 خ م ي ة الوالد الحكومة ما تجلس خليته ك ا م أول يوم ي ر ب مائة و ش جنيه بدولار. بس تحس برضو شعرت ا ا ن ا برضو مش عايز ا ي ه يعني اللي هو أتجانع. لكن ا ن ا حاسس تحتاج. ا ن ا ن ت ر فينو ل ر ب ع مائة 3 0 ش جنيه ده ما بيعيش حاله. أنا عندي الحساس ذا. جايز برضو يعني مش عايز برضو نب. ج ا ي ز و مثلا قال عايز. ولكن هو ا ل م ف ر و ض ا ن هو برضه صدراتي كان ع ن 0 ه م ي ة هم اللي د و ه ل و كان ربعمية وثمانين ذا س م ه ا ي ج ي ن لكن هل ا ل ا ن ت ر في هو العلاج ا ينمو ز ج م لحالة البطاية. أ و ل ل ك قومش إنه م و ن ج ي إ ن ا هو الوحيد، يعني هو م فيش دواء تاني يعرف بيرت إيه الذي، إلا, إلا الإنترفيرو، ولو أننا ع ر ل ك م شوية ن ت ك ب حد بوقت لا لا ذكترة والذكترة المصريين ي ع ن ل و ه ا اللي هو دواء هيطلع من من شوية في الرياض البحرية مش عارف الدواء ده هي د ا ئ م ي ه مفيه، ولكن خلنا نقول مفيه عن الإنترفيروس هو دواء مونزجي ف ي بينكم، ا ل إ ن ت ر ف ي ر و زي ما ن ا ض ك م هو الوحيد، لكن هو ليس د و ا ء ن م و ن ج ي أولًا لأنه ص ا ي ل ت ك ن تتكلم عن دواء لازم أ خ النود تبيه. لمنتج ك م ا ل صيد ا ل ت ك ت ا ت ه كتيرة جدا. أول حالة مثلا هو جيد. جيد بالورقة رخ. ب خلاص ما ح ا ل على ا ملخص. بس ا ل د يعني تتكلم. ا ل أ م ب و ل طبعا انديك انتون د ع م ب و د م ش ب ا ي ك ا ن ك كذا ب ع ل ب 1 4 ج ي جنيه أو نسق ب ر م ج جنيه. أنا مبصار ح ك و ق ويب كم برمجية م جنيه. أعتقد إن هو ت ي ر ب ر ض ه لسه جديد. ب تتكلم عن الأسبوع كم ت و جنيه. ي ا ن أنت تمشي أ و ي ه ا ن ي م عين. ع ي مش ع ي ة ف س ل ت ل ا س ي ت س ب كمان ل ق م ا ل ت س س ي وتعال نتكلم عن حاجات المهم. رقم أو رقم 2 ث ن ي ن ب ع ن ن س ب ة ن ا ا ن ت ت خ ف ك في المية ن خ ي ي ع ن ي خ م ا و ل ل ي كويس يعني معنى كذا ن النص العينين ه ي ا ي هيخف ونص ا ل ن ي مش ه يخف كويس بس ل ن ص العينين يخف وكويس أقول لك ما خ ا ي ج ب ه خمسين المية من اللي خ ف و ا هيحصل ه م رياض ي في د ا ي ش يعني ا ظ ن ع ل جماعة خف ض ب س ي ط ه جدا إذا ن ت بتكلم ا ن ا ل ن ز اللي ي خ ف قد ا ي خمسة و ع ر ي ن ق ط ة يخذ ونوصهم يرجع تجلس، وخلنا نقول عن الدواء ا ي ه إ ك س ي ل ن ت ا ن ا ما بتكلمش عن دواء رخيص، ا ن ا بتكلم عن دواء ا ي ه دواء غالي وأقولك ه ر ب ل ك الدواء منروح فرصة ا ن ا ن ت تخذك إذا تجاود ت كان خمسة و ي و م م ن و ح ممكن يطلع محترم. أقول راجل مشكلة من عند البار د خ ل هم ي ع م ل و ن علينا و ا شوف ا ن ا خفر مش خفر مش مشكلة حتى ا ل فلوس ا و مطلوب كم جنيه مش مشكلة بس ا ي ه بس خ ف ا قلوا و خلو عندك بعده بعدين بتضيع زي كده ت ا ل ع تطفيرون اللي والله بحس بعد ما ا ق و ل ه ا اللي م ا خد ش ا ن تطفيرون حتى مليون مرة أتمنى أ ع د الناس حظا لو كنتم في ا ل أ خ ر ما وجبت على الله أستعد الناس حظا هو الناس اللي ما ع ر ف و ش ا ن عضوهم ب ط ا ي ش الناس العايشين زي المكان والناس د م ا ا كثير أو عايشين، وما ك ن ا ش نعرف حاجة ا ه ي ة ب ض ا ي ت س ي وكان عايشين. عندما تقبض الميروس، ت ض ا ي تشي ف ي ر و س ن ف س ه ل م ن ا ع ة ا ل ب ش ر ي ن ل ا ط ر في ا ل م ا ر س ط ب ا ن ت ما ت ع ر عارف تعملك ا ي ه هديك ا ل ا تفيرو. هقول إن ا ن ت فيرو ميال ل ا ي ه و ا ل ت ل ك اللي بيخبو خ م ا ي ش ي في ا ل ر و س م ع ي ا مش معيار. في ك ت ا ح د ت أ ي ر ا أول حاجة يزود إ ن م ا ت ا ل ك ب ي ط ب ع ا ط ب ع ا يزود ن ذ ا ا ت كبيرة. ي ه ر ي ك ن أنا ما ي ت ع ش ديك التفيرو؟ ن ت ن ا ر ا ت كم مش ع ا ل ي يعني أنت ديك ا ل ن ت ف ي ر و لازم يكون فيروس ا ل م ا ا ش يعني ا ن ا س تقولك كورونا بزاتهم د ي م أو الناس يقال فيروس مش نقص د ي م ب ف ي ر ه ل ل ز م ي بالفيروس ن ص ي ع ن ز م ي ب ا ل ا ن ز ي م ا ت عندك إيه عالية، و م ا ل ن ز ي ا ت فيرو بعد ما ت ا خ ه تنتظر مني ن الإنزيمات هي ا ي ه أو لك لا، ل ن ا ل ن ز ي م ا ت طبعاً بزيف، ل ا ن ا ل ا ن ز ي ا ت فيرو عشان يهجم الفيروس ه ي ر و ق ب ف ي ن و في ك ب ه ي خ ت ر ك الكبد و يرفع ا ل ن ز ي م ا ت إيه ا ن ز ي م ا ت ك ب على فكرة م ر ف ع ش ا ل ن ز ي م ا ت كبد ي ب ى وش هيك؟ على ف ك ر الدوا ب 4 0 جنيه ده. وبعض الناس ب ح ث المعين ل ي ا خ د وتنح، ا تيجي تشوف ا ز ج م ا د كبد م ب ت ع ل ي ش المفروض لو ا ن ت ف ي ر ه محترم ي ع م ل ا ي ه ي ا ج م ا ع ب يعلي ا جماد الكبد هذه ا و ل حاجة، وعشان ك د ه ا ظ ن و ل ك الطبيح لما تيجي واحد تبير لب ا ل ص ف ي ر واحد عنده تبير لب الصدغ، وجاي لك عنده ص ب ج ي ر فارس، وعنده ط ب ع ا ما ي ن تعشل ا ا ن ا دي، واحد عنده تبير بالهندية، واحد يعني كل الحالات دي من ا ي تعشل ا ا ن ا دي ا ي ه ا دم، ا من تعشل ا ا ن ا ديها ا ن ت ف ي ه لين ترى جاي لك بيلت س ا ل و ل ا ك ب ي صايد ب ي ك ت ضحه فيه ض ح كمان ه ب ي ع م ل بكل ب ط ا ط ة بون ر ا ن ف ك ت ش ن يعني بيعمل ا ل م ا ك ش ن أو م ن ي ر ا ل إ ن ف ك ش ن اللي هي هي ف ي ر وهدي ومليد و ا ن ر و ت خل بناك لما ع ي ا ن خ ط ن ا في المقام الأول ك بالشكل اللي فيبر وهدي و ب ر ض ه ما ل ي د وعنروت ه د ي ك ال ا ل و ل ا ل ش ك ل ة داولة العرضية هي هدي العدد بيعمل حاجة ض و ا ي ة م ه م ج د ا بون مورترن بون موردي ب ش ن بول م ر و ب ا ل ر ي ش ن ط ب ع ا دي خ ف ي ج د ا لأن خلي بالك بول مارو ا ل د ر ي ش ن ن خلي بالك إن العيادة ع ا د عنده ا ل ت ع ب ر اللي هو ي ه ف ن ه هو ينفز، عيادة ا ع ا عنده كدرايو، و ب ي ل ت ا لما ت ي ي ه ن تبيرون استعداده أي ل ن ذ ي ب ي ن ي ز هيديد أسرع، عضونه ب ط ي ح ة عشان كده واحد عنده جماع ا ن ذ ي من المريض أو ت ج ا ن ب ألفين و ت س ا ة دي ن ت قيلت، بيقول لك كمان بعد كل ده مش بس بول م ر و ا ل د ر ي ش ن ك كمان بيعمل ي ر ي ش ن يعني كل الناس اللي ي ا ص ل انتفاضيرهم ا و ل ما راحوا خذوا ا ل م ق ا و ب ت ح ا ل ا ن ت ف ي ر ه اللي ا و ا اللي قعدوا تقطينة سبوع كلهم حتى ا ل ق ر ن ه ن كلهم ذي و ي ق ل ي يا ب ت و ر بعد كل ذا كل ذي وعندي ناديه و ن ز م ل ا ت كبار عيده وعندي فيفا وهذك ومليز و ر و ك ي ا ه ي ك ق ا ل ي د ه قلتلك بتون و ن ا كنت متخيف ا ي ه تاني ليه دخلت ن ف ا ل ض ط ط دي وبعد كل ذا كمان خد ذي وبعد كل ذا وله ي ه ولا بتون بعد كل ذا بعد ما حصل كل ا وبعد ما ت ر ف ت كل ذا هخيف ولا مش خيف نيد ب ت ن ن ت خ ف خ م س ي في ا ل يقول لي كويس. أ ن ما ب ض ا ل خ م ي ن في ا ل م ا ئ كمان من الناس اللي أ ج ي ب ه هيجعوا ه ي ن ش أ ظ ن ج م ع ا دواء د ه دواء مش عاطفي ا ط ل ا ق ا وأنا أعتقد أنا مش من أ م ط ا ر الدواء الخاص. يعني دواء د ا ً رأكدناه. لطيف، فكتسي ج د ا غالي ج د ا حتى بعد ما منحطوه برضو تغش. بعتقد إنه و دواء هي برضو. ما ت ن ت ش إنه هو فكتس و ي د ا ن ت ف ي و ن ا ق ل لك ك ا ن حتى عيونين ح ظ عشان ك د ا عشان كذا. مقول لك ح ب س ر ع كابد أنا ط ث ق ب ك ر ه اللي كل إذا كابد ك ا ب ك ر ه ي ه ما طبيعي عرف لو بقول كابد عنده ضمير بين وبين كله عشان ك د ه لما يجلك واحد والحل رجل كبير مثلا عند عنده سنتين و عنده خ 5 س و خ ي ن و خ الحل كده تعال ما نشوف ن ظ ا م ن عليه خذ الحل ب ي ه ا ن ذ ا ر ا ت ك ا ب عالية فلذلك اسمع كلامي رجل عنده م س س ي ن س ا ل ا ن ي س م ع كدا إني ب ل ا ش دخلوا قصة لبر؟ ب ت و ع ممكن ر ل و ا ح د ي ل لبر طبعاً م د ك ت ذ ك ن ت ا ل ل ل ب ر كلهم ا ي ه مطابين؟ أنت عندك إ ن ت ر ن كابل عالي، ف ا ن ت ممكن على فكرة مش ممكن بعد طب إ ع ه إني ت ا د ه بطيء؟ طبعاً خ م س ن سنة في الفترة دي هو عايش وما ر و ص ق تماماً ن ه و ا ي ه مش ممكن فهذا هو ا ل ب ط ي ب يوم ك ت و ل لك ا ب ل أول نشوفه تعال ى ن د خ ل وبعد ط ب ع ن خ ذ منك عينة، ط ب ع ا نعمل ش ح ن شوف الماركر، ط ب ا نعمل ي ه تبدأ ن ي هيطلع ا ل ط ي بس أقول ماتقول لي هيطلع ب ط ي ء هو في علاج بيطري. انت أقول احنا من تعيش لو فيها لاجئ ق و ل لك ا ي ت ق و ل ا نحن نعم نشكر لاجئهم ل ا ج الوحيد ا ن ف ي ف ه م نشوف عمل ا ز ا ي ت ذ ي ل و بينك ذ ي ن و بينك من ا ل ح ث م ا ا ن ا ن ت ل م ت ا ج ج لاجل أو م ت ا ج ج شاب صغير اه ل ا ممكن نحول ونديه أ ن ص ا ه م نعمل ا ي ه ا ن م ت ا ج ج رابي كبير خمسين كر والخمسة خ ي ن ك ا ي ه ا ز ب ا ع ي ل ن على خ ل ك القضية اللي و ت ا ن ا دخلت قض القضية ا ل م ر ك ب تحدث ك ب كلهم عوامل ا ل ث ل الكبد ع ا ل ي ه قطعنا روح ش ا ل م ر ك ب ي نشوف ا ل ن ش ي على ف ك ر هو يطلع ا ل ي وأنا متأكد ا ن ه هو يطلع ب ط ا ي ق ة ج د ي ة لكن ب ع د ا م ا ل ح ج م ة اللي أنا دخلت فيني في السيناريو ده، بعضيها ب ع ى ه ا م ش ي عمليين، ن ب غ ت صبر، و ن ا ب خدني ج ا ل و ن لا خدني ملوح، لا هيدي، لا بدو الحجات تطلع الحاجات دي، و ب ا ك ن ا م ع م ل ش لا ت خ ذ ه ا ن عملي، طب خدش عارف فيه، طب يلا ا ي راعي بعدها ن و ص خطوة جديدة ا ل ا ن ت ر ف ي ه نشوف اللي ندرفيه عندي، بتزمه، حياة ق م يعرف، ولا حياة ب ع د ما ع ر ف وبعد كل ده والله ي ص ل ما ش يعني عايز ي ع ا م ل يعني خمسة ع ش ي ن ش ه ي ن ب ا ت ا م ا ل ي ي ثم الأخير ب ا ل ع طفرة، طفرة د ي خ م ط ة يعني ع م ت ك اللي هو ا ي ه ر و ح ا ل ح ك و م ة د ع ن ي عام خ 5 س خ ن ة مش لازم الخربطة ت ص خلاص المهم، و ن ا كده ك ت ت م ث ل ا عام ده ب ي ن سنة، ط ب ع ا ل دي ما د خ ل ط ط يعني هذا طفرة ما بعده عمره طفرة طالعة ل ن ه لحد ما تذكر ي جاية ليبر ط و ح يا جماعة م ا ي يعيش خمسة ي ن سنة ده يعيش ويموت من غير ما يعرف إن جالو ل ب ت ت ر و لما جالس يا جماعة ينزل من عندك يخرج من ا ض ط ش ع ا ا ت ش ي و ب ح ط حلو لأنه هو من ت من غير ما يعرف ا ل ي جالو يجي، لجالو ي ب ق ن صلود، فعشان ك م ا عطت الضش العادات ا ل ل عادات س ر ي ه ي ا هو كلام ي ت ي ي م ع ا ل ذ ا تطير، اللي هو الليبي مدون، ع ط ي ن و ل ا ي ن ه نوع ل ا وضعته ل ط ي ا ل ي ف كده كويس معه ا طير أو اللي هو راي ب ي ر ي ن ي راي ب ي ر ي ن ي ده أ عندك وايد مفصل، وبرضه ممكن يتدرب ع ل ا ل ط ي ا ن ل و ح د ه و مش عمري ا ح ا ج ن ا م ا ن ك ط ي ر ن ممكن ي ع م ل ه ذ ا ل ن س ل ة البيضة هي ب ب ا ي ي إذا البيضة ببغضي تتكمل. تحس نوبي تعالج. تحس كنا ن ع ا ج ه يه. رجع. نصي بعد أضو ميون قليل أطب كبير. صكا ه ن ت ل ك ل م عنه و ي س ا ل أ ت و ميون بالأسف النظام ي ص ي يعني بالأسف النظام ي ز ي ل قيد. دا النوبة لو ت ع ا ل ج ت ا في ا ي س ت ة تعالجها ي ا ممكن النوبة هي ي خ ف وبالتالي مشجلا ورث ا ل ر و ب و مشجلا حاجة ومش راضي يعني تحصله هي النوبة ممكن يخيفه هم ده عرفت ك ل م واحدة هو هي خلنا خلكم معي عرفت ك ل م واحدة ه ه و ا ح د ا ب ده الترويس ك و ر ي ز و ن س ق ا ل بالمرة هو ناس عندهم كورتيزون بس ي ع ط ي ه م ك و ر ي ز و ن ترى إيه؟ ها أ ب ر ى نعمل كورتيزون كم ت ل ا ك ي ه تعب؟ لا كورتيزون ت ب ا ي ت إيه ما ع د ك كورتيزون؟ ايه د ي ك كورتيزون د ا يبي؟ د ا ي ه بمشين دي ج ا م ع ر ا ب ة يعني دي واحد. دي ك ب ه كورتيزون. ل أ ل كورتيزون هم ا ي ه ل ب ي يعني عارف ب ق فيه. ع ش س ن ه ي اللي ياخذ كورتيزون ده لو بتصور بقى س ي ه مش في الجسم. ه ي ا ل ي ي ق ل ي ه ن ي ي ب ك و ك ت و ل و ن يعلم فلعة في ا ل ر ق ب ن ت و ل الله عز وجل م ا ج و د رقبة وكتوبة. يعني ا ل ر و ر على فكرة ك و ن ت و ن ك ر ا ن د ي ك ت ولكننا في بعض الأحيان قد يكون ا ن د ي ك ت ا ن ت بقى يكون ا ن د ي ك ت يعني على فكرة ما هو كلمة ك ت و ب يقول ا ن ه ر ا و ن ر ا ن د ي ك ت لكنك ما ب ي م ت فارسين ا ل م ف ا ه ي ه ولا بيهاذي بياصر. لا، ما بيأكلش ب ا ي و ب ي ه ا ج م بايرة ا ل ن ش ر يعني ا ن ت أقوله بياض آكل حيل وضل بين ل ا ن ت ر ف ي ر و ن ي ا رف ي ع م ل مع حياة لا عشان كذا لما تدي ت ر ف ي د ن لو عندهش ت ر ج لازم تخل ا ل ب ي ر و س ا ي ه نص ط ب ن ا خليني نص تزايي ن ا ن ا ساعات ديكور ت ز و ن شوف الفرصة بقى ا د ي ك و ر ت ز و ن فما رأيك تقل البياض بعيد فالترفيده يضيق تكفيني النص دي ولا لا كان د ه م ل ا ا ن ا ديكور ت د و ن و ه و اللي ن ت تكره ديكور ت ز و ن لأن ا ن ت ر ف ي د ه عشان يشتغل م ح ت ا ج ي نحتاج فيروس نشط وعشان ك د ه من هذا من طرف من كذا ممكن نادي كورتيزون إيه ممكن بعض من كتر برشيل كي شرط بعض من كتر بيحبوا يدي أو بيدهو و م ت ى عشان يخلو الفيروس نشط الأوتوميون ده اللي هو إيه الأوتوميون ده اللي هو إيه اللي تيجي ي د كورتيزون بس مش تكلم كورتيزون بس نعم هذا ب ت م ا و ن ه بس ما وين كمان كورتيزون بس كورتيزون بس بروح على ط ا ق ه الكذب يومي، ا ل ض ر ا ع ب ت واضحة دي. يومك و ل أسبوع، من ت ح حوالي 30 ا م ل ي و ر م أول أسبوع ب ي د ع دي، حوالي 30 ا ن م ل ي و ر م ومن ث ا ن ي أسبوع، والمدة ست شهور بنقل ضراع عن نص من برام خلال ك تاشر م ل ي ن ر م يعني أول أسبوع المشي ست دي على أيه، ث ل ا ث ن مليون ر ا م وبعد كده ت ب د المشي على 15 ت ش م ل ي ن ر ا م لمدة 6 ت شهور، كان ب ا ل ك 6 ت شهور على ا ل أ ق ل يعني ممكن أ ك ث ر م ك د ه لو خفت ا و ك ي نبدأ ن ت ح ض ه والدورة طبعا جد أ ج ر ا ج و ز لما و خفتش بنبدأ ع ل كورس تاني أو ممكن نضيف معاي أي حاجة تانية زي إيدس يو بيم اللي هو اسمه كسور إميوان. ن ض ه ط إميو و ي ه عشان يعمل إميو و د ب ش ر نحاول ا ن ا ح ن ا نضبط ج ا ه ا ن مع شوية. ل ى راجل أخذ ك و ر ت ز و ن ما جبتش لديه الواحد ممكن ن ز و د تمن معاي إ م ي و ن عشان الموضوع ي ت و ش ناقص. من ا ل ن ه ا ر د ت ك ل م عن ك و ر و ن ك ا ق ي و ن ا ا ن كورونا بدأ ي ت ن و ع ك و ر و ن بير ج د د ت م وكورونا ي ه ك قلنا ا ن كورونا جددتكم تمامون. روح حميد. ليه حميد؟ ل أ م ع ي ا ن ه يفضل ع ا ي ش و م ع ن د و ش أي مشاكل و م ش ا ه ي ق اللي بعده اللي تكروز عشان كده مشان ع د ك اللي ت ب ي ع ت ل ف ي ا ل ط و ل و ج ي كل اللي بتلاقيه ا ن ت رماني ك ت س ي ن ب و ة كروز. كورونا ك ت س لا. ا ل ر د م ا ت اللي ترد على ا ل ت ن ت ا ل ع د ب ي هي ا ل إ ن ت ن ا ل ع د ب لأنها م ث ل ا ي ل ت ر ت هي ا د ا دي على إيه؟ ا ل ه ن م ا ت ا ل ط ي ب عملت إيه في ا ل م و ل و ج ي واحد ا ن ا ل خ م ا ت اللي ترد وبعدين برد جين بروزات وبعدين فين في وبعدين روزات وبعدين خ ل ص ر و ت و في أرتكاش. ن ا أتكلم عن ا ل ك و ر و ن ي ك أكثر غير الروز م ي و ا ل ك ي ر ا ل ا دي أخطر من م ي و ك و ر و ن ك هي بغيت هي ماكلين كابيتشر بتعطوا إيه؟ ا ل ن ت واحد، و ا ن ي ن كرونيك، كرونيك اللي هي ا ي ه جبر ت ر و س خلاص معه؟ ا ل ي و ت و م ي و ن ط ب ع ا بيبقى فيه ا و ت و م ي و ن أشيشة ا ل ي و ت و م ي و ن العلاج ا ل ف ا ي ر ن كل واحدة، ق ا ل وهي ا ي ه ا ل ت ا ي ر و ن و ا ل ي و ت و م ي و ن كل واحدة، ق ا ل وهي ا ي ه كورتيزون، ع ا ق ب الموضوع بكل ل ص ة دي هي واحدة، والله دي واحدة، لما ه ن ف ي كلمة ج د ا د ة كلمة و ح ح د ة اللي ممكن تحتاج ن تذكرها هي ا ل ب ت ر ج ي ك و ر و ن ب ا ل ذ ا كان في ا ل ف ر ا م اللي ت ل م ع ت ب ن م ا ك و ل و ن ا أكثر في ا ل ب ر ا م ج اللي تلزم ي ه على إ ل ا ه أدب ع ر فكرة ح س ة ا ل ن ه د ة كلها طويلة، في النهاية كتير قوي لكن مش في ذات ا ل ص ا ف يعني اللي هي ر ج ع من هذا ذ ك ح س ة ا ل ن ه ا ر ا ل ي بقى هو ع ل الشهند، يعني ما ت ب الموضوع ا ل ث ا ن ي لأنه كان في مهارة ب ا ل ه ن د ي بالهندية، تركيز معين ا ر ت ك ي ن ت ي ن ر ك ي ز معين، بالهندية. اللي في ا ل ر ز ي د ب كده ج ي ه ا هو السؤال المستفيد يعني ن ب ج ي ع ه ا ده سؤال ت ل ي ده م ل ق تلقي ا ل ل ضمان دي و على ضمان ضمان تلقي ت ل ي ا ل أ ر ز ده هو السؤال ا ي المستفيد يعني ا ل س ؤ ا ل المستفيد لما ي ب د ط ر ه ب ل a p e امتحان دارج جدا ومستفيد جدا ي أول سؤال في الامتحان د ا م ا ليه ه ا ل ا ز ي د واعتبره بخط صغير ا ع ل السؤال ا ه ن ي .وأكبر ما نشوف الوقت عشان تجفه كاملاً تأخذ درجة ك ا م ل ة ً لازم ت ك ت بنها الليبر كوم وشوية من ص ر ب و ن وشوية من ا ل كرينيكل ا ل و ح ي ا ة ك ن ا ممكن نخش كده لكن عشان في الرأي ف معي ولا مش معي. فدا سؤال ا ل م ت ق د لكن عاد ي ف و ن ا ن الموضوع ضر من وقت جداً ب م ق ك و ش ولا ك ل م ه جديدة عن ك ا ل ن ا د ه ذ المفاجأة ا ل أ و ل كده ايه خط في ا ل ب ر ن ا ا ل ب ر ن ا ي ز طبعاً عارفين إن عندنا نوعين المنطوان وريه وهما و ب ي ا ً هما و ب ي ا ً طبعاً إحنا نمحي ع ي ز ي ن المنطوان لأن هي ع ي المذولة في ا ل م ذ و ل ا طبعاً م ع و ر المواعب في بلارسيا اللي بيبع موضوع التراث ث ل ا مية. نوسر ث ا ل س ة ا ل ي ة دي اللي يطور ا ل م و ا ع س ي ا ت ك أول ما ت ب د التراث هي ي ك لينهاي. هتبقى للتركية. ط ب ع ا جميع الناس أو المجتمع أو المصريين ع م و م ا بيحاولون بلارسيا. ي ح ا و ل و ا يقضوا عليها ك ا ت ة ا ل ر كثير محاولوش يرضوا عليها الطريقة، طبعاً راح الطريقة، الطريقة اللي إنت ت ط ل ع ب فيها، ر ل ل ي ا ن ا ن ت تمنع ا تدور الماوة تدور ا ل م و ا ض ي تقولي ل ا ل ت و ر الموضوع لا بيعيش أبي أ ف ص ل أنا بعيش ي يومين، يعني ا ل تور ا ل م و ض و ده بيعيش يومين، لو مال ق ا ش ج س ا ل إ ن س ا ن يدخل فيها. ف خلال يومين هيجي هي ه ي و ن أنت عارف ا ن ا ح س ن حاجة ت ق ض ي على بلدية تماماً مناضحيها يجي. ن ا ن ت تمنع أي واحد ا ن هو ينزل س ر ى مش ع ى ط و أشمون ك واحد يجي يقولك لا زين؟ أنا ب ت ي ن بتاع ا ن ا الحمام ينزل بعدها مين أنا ح ت بكرة أ ش ت ر ا ت ق كل يومين لك؟ قولنا مش مش هقول لك م ت ن ز ل ش ترى ا ن ل بعدي؟ و ب ل ب ط و ا ماي نت عايز. ولكن ك ع م ا يومين لك. عارف كلو منعت الشعب ا ل م ن ا ي كله ن هو ينزل ت ر ع ل المنتشر ع ا ل و ع ومرت ن ع ر د ي ه والله العظيم و و د يومين. ن ت كله ط ع م ن ا ل ت ك كلها. ن و ع ل ا ما عمي ي ق و ل ك ا ل س ت ر ك ا ر ي ا ي ه ش بيتعيش ي م ي ن لكن ما ي و ا ع د مشكلة، ق ى ا ي المشكلة إيه؟ يعني عمره مشكلة بيز، صار ل ي ن ا تبين مع الشعب المصري ز ي ا د الناتج ا ل م ح ي ا ت وكذا لون ينزل ب س ر ا ة حاجة ثانية ا م مش بس ما يبي ترى ضيّت ال ضيّت ن ف ي يعني ا ل م ا ي ا اللي طلعت ل ت سدّمت ال ه د ي ب ر ض فيها جيب بالعربي. أنت لو جيت ت د ر ت بطننا، ا ل ت ا ح ي ن كلهم شعر م ص ر كل، ا ن ه ولا أنت سرع ولا اشتغل يومين ولا جيب. ما فيش زرع م فيش غير ما ش ي ء حدا ي ع ط ي ل ي و ة ن ي ر عليه خ ت ة ا ل ت ك ل ي توش عليه. يعني ا ن ت خليه ي يسوي عشان ما حسيه والله ا ل ي ي ن ت ي خ ا ل ب ا ا ل م ه د و ر ا ل م ا ض ي يا ن ا خليكم عايز تدور ا ل م ا ض ي ع ي و ا ن ه محمد انا ا م جد م و هي بيضة اجيب اوبا انا و ب ا في ما في تمشي تمشي تمشي توصل في تبدأ م ش تكون م ا ل ح ن في م ا ع في البوتر دي مشي ا ل و ب ر دي حاجة ما ت س غ ي ر ق و ع تفكر ا ل و ب ر دي حاجة كبيرة ا ج ل ورجل ش ب ش حاجة هذيك فتمشي هلها تفشل البوتر دي هل تبدأ تظهر البوتر فين؟ طبعا البوتر في ا ل ي ه لما تبدأ ت ش ل عليهم بعد تيجي ت ر ب ي ترد ا ل ط ي ر ة أو اللي موجودة في في ا ل ب و ر ت ا ن صغير، ط ب ع ا ط س ر ع من ا ل ب و ر ت و د ي ن صغير جداً. تو من أوبا تيجي، ي تو م ا ل أوبا تيجي وتخشش هنا و ت ك ش بالجهد، السرعة ا صغيرة لما يوصل البروتين. ا أ ر ي ك إن ا ل ح ذ هنا م فيش مشكلة. عشان ك د ه يجي الخوّبات و ن ك على فكرة. ا ل ع ن ا ر ف ي ت ح ذ ذاتها، الأوبا ت ح ذ ذاتها مشان عمرك مشكلة. إيه يعني عندك أوبا هنا، ده ب زين. نعم المشكلة إنت ط ب ع ا إن جهاز المناعة هو اللي يحجبه. يعني جهاز المناعة يجي يحاول ي ج يشتغل عشان يقدر يحوم القبة دي ما تبقى هذا بيجيب ك د ه ج ه ا ز ا ل م ن ا ع م ل ما يشتغل يوم يقضي على القبة دي ويتبنى ك ن ه ا ا ي ه ف ي ب ر و ز س طبعا هذا ا ل ف ي ب ر و ز س اللي بنسميه سيري بورتال ا ي ف ف ي ب ر و ز س ي ع ل ي هو بيتحوين ا ل البورتال ت ر ي ب ي و ت ر ل هناك. طبعا هو ده اللي يعمل لك مع الوقت بورتال إيف. هايبرتينش. ا ذ ا لما تيجي تشوف ا ل ب ث و ل و الجب عتاسي في ا ل د ا ر د ي ز ر ف ي ك ل م وقته لسه من ه ا ا ل م ا م ش ت غ ل ت قبله. ف ا ي ب ر و وعشان ك ا م ف و ض ج ا ل ت ا ت ي في ا ل ب ا ر د ي ت س هو أي ف ا ي ب ر و ز لكن خلي م ا ك ن هذا الفايبرود و ه ذ ا ل و ف أنا ورا تنا لما ت و ح ولما ت ف ش كذا بورتال رويترز ي ب يخلين بورتال ه ا ي ب ر ت ن ش ن إذا الكينينيكال م ا ن ي ف س ت ش ن ل ل ت ا ي في ا ل ب ا ر د ي ت ي هو أي هو البورتال ه ا ي ب ر ت ن ش ن خلي معاك م ل ح ج ر بقى ن البورتال ه ا ي ب ر ت ن ش ن م ن ذ ا البورتال ه ا ي ب ر ت ن ش ن عارف إن كان ف ي حد اسمه بورتوس التيني. عشان ك د ا خلي ب ر ك الأوفا اللي بعد كذا لما تيجي تمشي ب ا ل ب و ر ت ل بين تقدر ل ا ق ي تجيك ك ا ن ي ة اللي هي البورتو ت ت م ش ا شنط عشان ك د ه ممكن ت و ص تصل لعيب الرائع وتجيب لك كورب المونيت عشان ك د ه الناس اللي عندهم كورب المنطق تماما ل ل ي كان عنده ق د ى ك ه ا يعني كورتا هاي ب ت ن ش ن بالها ب ا ش ط ب ا ل ه ي حاجة تانية صار كورب المونيت ولكن لو واحد عنده ب ا ل ه ر د ي د لا ي و ز إن هي تعمل كورتا هاي ب ت ن ش ن و ع د ي ن هي ك و ر ا ل م و ي ت ولا ي العكس معيار مش م ع ي ا إذا أنت بطلش ب ا ل ه د د ي د ت ك م ن ا ل ب ط ش ا ن ا ا ل ي ج ي م ن ي بقول ى هيك كلام حاند، كلمتي التلبيسشر، استفساجشر، تريتم طبيب طب الهردي. قبل ما ا ق و ل كلمتي التلبيسشر و أ ب ل ما ا ق و ل استفساجشر و أ ب ل ما ا ق و ل تريتم لازم تكتب لي جنب كلمة بالهرديزة فوق رقم أربعة. ل ا ن الرقم المهم هو رقم ك ا م أربعة. هنتكلم عن ا ر ب ع حاجات. ومنحطنا ح ا ض ر ه ا اللي بيكونش ولا كلمة جديدة. يعني ا ل ا ر ب ع حاجات ا ح ن ا ج ب ن ا تكلمها ب ك ت ا واحد. ا و ل حاجة ا ق و ل ه إ ا هو نفسه يقولي ل بالهرديزة. فلا بدنا أول حاجة بعيش <تصفيق> بالهرديز طبعا بالهرديز ك ي ر ه ن ق و ل ا ي I T اللي هو في موضوع ا م بالهرديز ز م ت ش و ي فهنا لازم رقم واحد ك مذاكرة G عشان ت ك ت ب ي بالهرديز هشوفكم ش و ي تكتشف ن سؤال هذا هو السؤال اللي ا ل م س ت خ د ا ن ا مش عارف ي ا ن ا الدكتور ل ا ن ت ا بقى ا ض ل أنا و ن شايفين ا ن الدكتور ب ق ض ر م ت ح ا ن درد ر إ ن ممكن يجيب السؤال ده تذكر ه ر د ي ن ده هما ل ل ي ممكن يقول ع ل ا ثلاثة. يبقى رقم واحد بالهارد ي ا ل ه ي ز ل ي هاد ل ج ي آي تي. رقم ا ن ي ن طبعاً لما ك ت ب ش د ي رقم اتنين ياخد صف الغبار. يعني أنا نفسي قلتلك بالهارد ي ز ي ع ن ي ايه ف و ك ل هاي بارتيشن. ه ك ت ك د ه رقم اتنين ب ر و ت و ك ل هاي بارتيشن و ب ا ل ت ف ص ي ن المهم. يعني هتكتبه بالتفاصيل. كده بقى مشكلة. عياش مش ع ي ا هتكتبه ك ا ن ه ج ي ج ي يقولك ا ت ك ل م يمتع ب ا ل ب و ك و ل ا ي ر ت ي ش رقم ل ا ما خ ل ي ا ه قلنا ب ه كده ا ن ه ل ت د ي ل في ا ل أ ج ه ا ي تجيب ا ل ب ر ت و ل طبعاً ت ر ت و ا عليا ومع ترتوش عليا وقولي ده هو في الروضة بس ما ح ن ت ف ن ا ق ذ ل ك ه ا إن في العرسي مع هيبطايتي في يبقى إيه الكبادية الكبادية جيب ا ل ر و د ة بنسيب أدين ي ة في ا ل م ي ا ومتى ترودد؟ فمش بس بورطة هيبطش. لما ه ي ط ل ا يجلي يكتب الخلايا كردية كردية نفسها ت ي جيب نبر ب ا ي ب ر يكتب النبر في ا ل ي ب ر بس على التحية. يعني إيه على ا ل ت ح ي ت يعني ب العرسي في المقام الأول تجيب بورطة هيبطش. إنما قد لما ي ك ب ن ر ا ر و ض ة ك ر ا ي وعشان ك د ه لما تكتب اللافترتين تاني أجزاءك، ل ا ن ت ا و ل حاجة ت ك ت ب ه مع و ن ج ب هو ع ا تكتب أي كلمة ك ت عنوين. ل ا ن ل ذ ا هنسي مش أ ج ا ء بكتب لافتر ت ف ر ي ا هي بتجيب ا ي ه ل م قام ا ل ا و ل قرطها يبرتنتشر. وعشان ك د ه ب ع د وانت ت ك ت ب ي لافتر ت ف ر ي ا للامتحان لابد وشك أحمر. لو وشك محمرش، وانت تكتبين م ا ر ي ت ا ش ن أو لافتر تفريج للامتحان تخطئ. يعني ا ك ت ب و ا ك د ا ش أجزاءي لازم و ش ي ح م ر و ن ي د و ن ك ت ب ه في الامتحان. إنما البرطة هاي بس إيش أنا أ ج ه ه ا أنا ي ه اسمع أنت أ ك ت و ر ى ك د ه وحاول ي ع ش ي ك م و ر ة شوية ب و سيد. ه ا كذا لو رقم ثلاثة ل ي ب ر ق م رقم يعني كبير ترى ت ر ض قرض م ا ل ك أ ل ا يعني اللي هو ا ي ه ما ت ا ل م خطوة وبرتيس. ه فده ك د ه ثلاثة رقم أربعة شوف رقم أربعة ب ع سؤال متفق؟ ش ا ل أ ي ل ك الموضوع ممكن توصل ل د أن تعملك كرة النوم. أول ما أقول كرة ا ل م لما خطرت ل ي ت ر م و ن يعني ك ر ب ا م ن ا ل ي ع م ل ك ر ب ا مونالي ع ن ي في البداية بالمونالي هاي ب ت ش و ا ل ب ا ل م و ن ي هاي ب ت ش يؤدي ل ى ر ي ر ي ب ر ي ل و ن ج ز و ق يحصل artificial artificial artificial artificial artificial artificial artificial إيه؟ ر ي س ا ي د أ ف ل ت ر ك ر ب ا مونالي ع ن ي ب ن و ن ا هاي ب ت ش على ريد د ر ي ر ي إيلونجيز. و و و ي ه ر ي س ا ي د ي تعرف معك إيه؟ ع ر ف معك إيه يا خ ل ا ع ا كمان ا م ب ل ا ل ز ي د وتشيل مين أو بكتب البنورة رح يبتتشش، ولكن ط ف ي ا أو كل البنورة ه ك ت ب في ك ل ا م الأول ر ا ي تكتب على النجمن تصدق؟ عارف ع ن ى ك ا ي ه ي ا ه تمام؟ طب كني ع ن ي ا ل ك ل م ده؟ كم طلعت؟ أول ما يجي لك ه ت ج ر ي ع ى ا ي ت ي عشان تكتب في بنهر ج ر وبعدين ج ا ر ي على الليبر عشان تكتب ا ل ت خ ص ا ي ة و ر د ا هاي ب ر ت ت ش ت ج ر ي ج ا ر ي على الليبر تطلع عشان تكتب عن و ي ن وبعدين ج ا ر ي يطلع على مين؟ ر عشان ل ك ت ب ض و ا ل ب ن ر ر ي ت ش ترجع تيجي عشان تروح ا ل ك ل ي ن ي ك ا عشان ت ب ت ب تكتب حاجات بتوعي راي ف انترفرا ن الماجف. بعدين طبعاً تكتب راي ت ا ي د ه ب ت ف ي ل لأنه ممكن يعملك راي تايدز ب ت ف ي ل من ك ت ر لما بتجرى فيه ن ك س ك الطبق ا ل م م ك لك م عاد يبينهج في الانتحار لما يجي سؤال. سؤال أنا ملقي ا ل ن ظ ر ا ل م ك ت ف وارجع و ك ر م ي ب ق ى طلب غادي ل ي ط ل ع ا متحمل في ع م ل ا م ت ح م ي ه ل ن ا ت ك و ل على ه ا ل ي على هذا ل و ق ت وعلى ا ل د ر ج ة يعني سؤال لو قال ي مثلاً ب د ر ف ي ن ولاحظ. الهزيمة ضاي، ونقدر نحط حظ كده، من هزيمة الزلمة ض ي أ ي و م ي د ي ك مثلاً عليه، نوصل له جاب صاب ح ي ن في هزيمة، بس ا ن ه هو يعني على ق د ا لي، على ق د سؤال، سؤال م ث ل ا ا ليتو خمسين د ر ب ة لا، معلش ك ل ه بتصفي شوي. سؤال ا ن ا ح ت اللي أنت للوقت م ث ل ا ب متعطى أقدر م ص ا ع ة أنت بسرعة شوي. ا ن ا ؤ ا ل ا ي ل و ق ت خمس دقايق، ن ع ي ك و ن و جيب عين. ا ن ا ح ت ط ا ل و ق ت أنا أقولك كده، ا ض اللي يطلع يقولك ا ل ح ا ن و ي لا بطلب جد يعني م ع ل ش ا ن ا ا ك ت ب ت الجذب وقبل الجذب ا ن واحد يطلع يقولي ا ن ا عم فكر جالس وين ااا ما يعني ما ذكر دوش عش دي و ر د بيع خلينا ك ل ي ا لكن أنت عارفوني ا ل ح ا ن طويل ما أقولش ده بطلب جد بيع قال لي ده كلام بالهردي فش ب ع د ا كلام بالهردي كم حاجة ا ر ب ع حاجات واحد ا ن ت ت ت ي ش ن وبالهردي انظر ا ل ت ر ب ي و بالمناسبة هي ب أربعة يعني ي هي ب ا ر ب ع حاجات ب ح ل و ل اثنين. i n v e ل ل ب و ر ت ه ا ي ب ر ت ي ن ش ن انظر البورتر ه ا ي ب ر ت ي ن ش ن ثلاثة. i n v e s ل ل ب ي د ك ل اللي هي الليبر ف ن ش ن انظر الليبر ف و ن ش ن على ف ك ر ك ا مين ا ل ل ي ا ل ل ي ر كله بمتل أ ذ ك ي ر حتى ا ل ل ي ر كله ب ت ل ك ي الواحد عاجبه لفطرت فيه. عشان ك د ه الليبر كله هم ل ل ك ا بتحان. بعد ما نخلص الليبر د ع د يومين و ه ت ع ا م ل اليومين. لأن النظام ا ل ي ب ر ه ي ن س م إيه؟ أ ر ب ما بالليبر. بلازا ملاحظة أ ث ن ا ل التحقيق لكورونا ميل، لا يعيد، لا يعمر، حريص على، لا ل ع ي د هيك لا يعيد تجنبه وكراندوك، ذكرنا التحقيق. فيني وريت ريتمن واحد ريتمن توفي ا ل ع ر ي ز أمضى الـ 20 اثنين ريتمن توفى من ارتفاع ض ريتمن ل ب ك ر ريتمن ف ي ل و ر و ميل، ذ ك د ه ا موضوع في بس ت ك ر ن ي كان في ح ف ل لذيذة ا ل ع ر ي ز ت قسم ل ى كم م ج م و ع ب ي أ ت و ن ه ا أ ر ب ع مجموعات، هم ح ا ي ق ي ي ب ي س ل ه ن ه لكن ا ح ن ا نخليها أربعة شايف المرض ب ش ي ع اللي ت ج ي الأولى ي ه هي؟ اللي ت ج ي الأولى يا ي ه ه و ي ل ي ك م ع ا ي ز ن خليكم عايزين. والثانية يا بطل. كلهم ا ن ت ت ع ي ن كمان ا ق و ل ك ل ي ك م عايزين. وكل مثالية. في ذ ا تدريبينو مجهش والمرحلة الثالثة يبدأ اللفار يكش عشان طيب ر و ح ي بشرة يمكن ل ف ر ومعي تنينو مجهش والكلمة الرابعة أو المرحلة الرابعة يبدأ شنك ا اللفار تنينو مجهش ويبدأ ي ت ك و ا ي ي خ ا ي ر ي ب ق ى دول كله ا ر ب ع مراحل يعني لو مش عارف راقو مش م ش ك ل ه بس أهم حاجة البرازيدز كم حاجة أربع ح ا ج ا ت في ه م كلمة جديدة في كلمة ا ل ت ق ط ف ت البرازيدز جديدة عن معلوماتك ك ذ ه كذا. ي ع ل ب الموضوع كله مع ا ن ه موضوع يجي من ثلاثين. قلت م ج و ش ولا كلمة. ه ا ر ج ي عزيزنا هذا عشان ذكره. الموضوع الثالث اللي م ت ا ع ز ا ح ل ى في ا ب ي ن ه بيتي ي ش ع ق ب ي ك بيتي؟ بعد ما خلصنا م ف ر و بعنا موضوع واحد والواحد من ي ب ا ب ي تحف تحف ا ل ن ي اللي تبدأ كله يصير ي المتحف. يعني لو أنت تقمش ش خ ص ي ت ا بحفل المتحف. ط <تطلع> ب ع ا ا ح ة مهمة ج د ا ا ن الليبر د هو لازم ي ج ي ل ل م ح ا ن ط ب ع ا الليبر، ا ن الليبر ده ا أحسن سؤال ك ج ي ر و ا ي د في الحياة، فكنا الحصة جاية عنا عايزين نيجي نفكر ا ذ ا نحل الحالة، وتم الحالة سهل ج د ا لأن م ا صعب جداً، ن ا جدنا س ؤ ا ل مباشر من ظ ر ي في للبر، ل ا ن كل ا ل ا م و ك ا م ي يقول لك ا ي ه كل ما ت ا ث ر على البر، أ ا ك ه ا م عايز، لو جيت ا ق و ل لك ليبر ت و ر ك ن ت ك ل م كلام ع ل ي ه ليبر تلفيريو، ك م ا ط ي ب ر ت ي ن ش وليت ي و ي اللي منه بغير. طب لو جيت أقولك بره ن ك إ ك ت ا ل ب ط ا ي ت ك برضه ف ت ا ل ك ل م عن ا ل ب ط ا ي ت ك لبرت ف ي ا ي و بورطة هاي بكتش. طب لو جيت أقولك ل ي ج أ ق و ن ك حتى ن ك في الكلام، طب لو أنت ب ب و ر ط هاي بكتش والله ن ك في الكلام. إذا ما تعيش ولا سؤال لا أنت ح ا د إيه ع ل ي ت ا ن ت ح ا ل ت ت ص م ت شخصية ب خ ذ ن ا م ت ح ا ن ولا سؤال يصنع واجب انتحال. إلا إيه ناد ب و ل حالة. يعني ه ذ ولا ب م ث ل ا واحد تعرض ل ت ر ا في و ج و م ث ل ا واحد زاد ل ك ا م كذا ب ا ل يدوس و إيه أو يضايق. م ي في ا ل ي ج ي ل ه ك ل ي ه والروز <تكلم> وبعد ك د ا يجيله يباتوم وبعد ك د ه يجيله ما في لك الحالة ك د ه و ق ا لك تحت بائع سلم ت ف ر ق ة ثمان ت س ئ كذا ق و ل ل ك والله يا بني ترى تقول لي مثلا ا ل ج و ن استعملها ا ن ت ي ج ش ن ا ي هون كلش ا ل ج ر و ا ت ك ت ج و د قبل ا ء ت ح ص ل د ا ي ه ط ب ل ا ت ا ا ي ط ب ب ل ا ل م ب ت ي م ي ز الليبر و ميزة ك و م ي ن ت ر إنه دول الحاجات ب ق ى كم ست حاجات ست حاجات عشان كذا مراجع الليبر هتطلع لي م ي ة جدا اللي هي تبقى ب ق ر ان ش الله فهو ا ل ل فر كله والله ورباه بالله اللي ب ي خ ط الامتحان مش ه ل ا ي ق دام ده حاجة حل ميتين الحل الأول ا ي ه ا ن ه جيب لك سؤال حاجة ا ي ه وعشان كده خ ل ي ا لك يا ج م ا ع ة بجيب لك ا ي ه يعني يكذ يعني عليها ث م ا ن ي عشر س ل ا يعني كل سؤال ا ل موجود لو بقديه ثلاثة أ ر ب بقديه عشان كده طلب الهندي هو ا ل أ ع ا طي أيام وتبيع ولا يالي ذكر إيه ذكر ا ل ل و ب ر و ع ن ك في ا ل خ ي ر مش هتنفع ل ن كل جبت تبيه كان نقطة بس لو ما ب ت ن ق ط اللي ن ا قلتهم في الأول خ ل ص م ع ي ي ر مش ع ي ة الحل التاني ليبقى د ا م ك لو ا ن ت رفضت ا ل ا ن ت ح ا ن ا ن ا ن ت تجيب الأميزة ا ل ا ي ة وعشان ك د ه لما تفتح ذ ك ر ا ت الانتحار، تلاقي ا ل أ م ي د ة كلاضية تزيد كل سنة. ما دام مش ا ه د الحل لبر، وشيبقى م ا ي ش ق د ا م ي غير الناس واللي بر أجده غيب. ا ل م ي ز ة ك ل ا ض ي ت ومن هنا ا ه م ي ة الأميزة كلاضية. علاوة، علاوة ا ن ا ن ت تتكلم ا ن في مية في المية من الشعب المصري ا ح ا ب ض ح ي مية في المية. من الشعب المصري عندهم ك ن ي ب ة ث ر ة يعني 100 في م من الشعب المصري عنده إيه عندهم ا ن ي ب ة معاد شعبين أ ت ل و ن ي منهم شعبين ذا خلص شعبين ذا قبل عام ك سنة كان ف خ م شعبين ذا ف مرة البشح المطورة ث ي فبقول م م ن الشعب المصري عندهم عندهم ا ن ي ب ة ك ا ن كذا كذا كذا ل ف ر ا ل من ض ي ب ا ل د ا ن ا مش في ش ر ع ئ زي و ي و ل ل ا أنا ع ط ي ن ا ع م ي ب ة 2 0 0 فأي ن م ل ر ا ت م ا م 100% و ه ع ا 22 عندهم م ي ب ة أ ح د ي ت ن ي بالله اللي م ش ر ش الموضوع ط و ل ع م بيقل لو بع عنك م ي و ن ت ر م ش ر ش الموضوع د ه غ ي و ل لي ما ن د ه 100% أو ما ب ل ع أنا ب ق ط ي ب ع ي لي ا ل ح ف ا ت ده أبغى ب ع م 100% و ن ا ل ش ع ب ا ل م ع م ي ب ة ع م ل ي ه د ع ا ل ي ب ة 100% وهذا 22. 100% من 22. حليكم عليا. أنا في النهاية م ش ع ر ا ل م ص ي عندهم التميمة ا ل د و د كعيشة ن ا وكيف الموضوع ع ن ه واحد نشحح ك ت يا أخونا خ ل ي ك م عايز ل ا ن المراوح مسروقة ت ل و د م ش و ض ع فهنا التميمة ا ل س ر و كعيشة هناك ي ن ا ا ل س ر و عايز ه ن ا ك ر ه ف ي ا ل ا ن ك ل ل ن ا عايش في ا ل س ت ي ن ه ن وبينا ك قبل د ا ل حدث ا ن م ا ا ن ت تعمل مشكلة لما أنت أ ك ل ب ه ا هي ط ر ت ج ي مني ك و د ة وتدخل تحرك بدار ا ل ا ن س ا ن الآن أبتدي، الآن ب ت ن ع نش نحو البروتين. وهم تمشي في ا ل ب ر ل ت ي ن عشان توصل لين توصل ل ل ن ب خلي ه ا ل ر ك مش كل ح ت ا ل ا ن ت ا ن ي ة توصل ل ل ن ب ر لكن لو ك د ه في النش ي ع ل ي يتنفس ف ا ل ب ر و ي ن وتوصل ل ل ن ب ر ا ل ح ا ك ا تملك ع م ل ي ك ا ي ه ع م ل ي ك بيتايت. خلاص على فكرة اسم ا م ل ي ك بيتايت اسم مش دقيق أوي. ا ن ا عارف صيغة ومش دقيق. المهمة ا ل ع ا ن ي ة بجي، ا ل ى ف ج ة ه د ي د ة بالفورم أو اللمبة ا ل ك ل ا س ك ا ح ا ل ت غ ي ر ا ج د ا جدا ج د ا ج د ا ج د ا لطوع عين ا ل م غ ر د ة ط ب ع ا تمشي تمشي تمشي توصل ب ي ن الرائد ثوب وكذا. أنا توصل ل ا ئ د ثوب ج ا ل ب ة ز ي ن وبينك. لو كانت اللمبة حالتها غ ي ي ر ة ك ذ و ل ا س ك ما كنت ش خ ف منها. مشكلة ا ب ي ق ة مشكلتها إن هي آفة تغييرة، ولكن بتطلع إيه؟ إنزيمات ه ض م ة شوفت ب ع م ش ك ل ا ا ل ل ب ة ي إيش؟ ا ن ه ا بتطلع ا ن ز ي م ا ت إيه ه ض م ة الإنزيمات الهضمية دي تكون ت خ د م ا و ك ا ك ل كل محلة ط ق ع ا و ل ما توصل للنبض كل ا ل ت أ ن ي ن ي ة تعملك ا ي ه كابيت صغيرة كابيت كابيت كابيت كابيت ن ق د ك م فيك مارس بالكابيت فريت ا ل ا ي ه فريت ا ل و هذيك كابيت ترجع ت ح د مع بعض في ا ل ن ه ا ي ا عشان تعملك وان ا ي ه وان ا ت كل و ي ب ي ت ا خ د مع بعض عشان يعملك حبة الواحدة ك ا ذ ا المشكلة في التأمينية بكلمة واحدة ا ن ه ا عندها القدرة على هذا ض إيه أحط كل حاجة حوالينه. فتعمل لك موتهم ا كابيتيس وتلاشت ت أ خ د ه م مع بعض عشان نعمل و لك ا ي ه ب س ط وعشان ك د ه د ق ي ت ا ل ل ي ف ر ك ل ي ه ولا م س ت ح ج ل ق ل ي م ا ذ ا المشكلة ا ل ا س ا س ي ة في ا م ل ي ة ا ل ب ط ا ي ت في ع ي ه ا ط ر ي كمية ل ع م ل ي ك البطاية تدين لحال ا ن ا ل ل ي ف ر كله في ايه فيه بطايت. بطايت في ا ل ب ط ا ي ت قليه ا ل ب ط ا ي ت ا ل ل ي ا ن ا ش ر ح ت ه من شوية ك ا ن ب ي ب ق ى ج ن ر ا ل ا ي ة إن إيه؟ لما قال ي ذ ا ي ده ا ي ى فوق النية عشان ك د ه في بعض الناس ا ي الأول لما يقولك أ ن ي ب ا لما يرفع منك أ ن ما بك بضايتك يقولك لا قولي أ ا ما لك ليفر أبسل ي ن كل ما هنالك إن فيه خرات خرات في خرط في خرط ك ر عيا رج مش معايا طبعا الخرط ده لو أنت عم ت و الطايريشن هيبقى هيك ك و م ب ت ي ن فيه هيبقى فيه هيبقى في ي ا ل م و ن ه ا ب و تطلع من ا ل خ ر ده ي ع ي حتى بيسموها ا ن شو ف ي س عن شو في اللي هو ا ل ت و بتاعي تعال أن ش خ ل و ا ل ي شو ما و خ ل ت ش و ك ل ا ت مكثير هذا شكله خ م ن ا ل ن ا أقول شو خ ل ا ش ك ل خ م شوكليت م ي ر أتذكر كتبوني ق و ل خلص ي ه شوكليت مكثير فيه ط ب ا ل خ خ ب من ن ك ر و ت ي ك مكثير معه ج و ا ر ي ن معه جواي ب ر ي ن أو ث ل ا ث ع ش ر و عشان يجيك ل ي ة ر ي ص ر ا م ك ر ا ل ص و ر ا ل ل ي ه د ا ك شده ا هو يعني. خلينا ح ن ا ن ط و ر في كل ا ل أ و ر ل أ المهم هذا كذا هو أن شوف تون أو هي م ا ا ل م ع عن ه ذ فين. في العدد ي ع ي بعرف بعمل حاجة مهمة جداً. د ذ ن ي ما ق و ل إيه هي ل ك ل ي ن ي ا ل ف ش ترى أنا م ي ت ب غ ا ي ت س ل الله عشان أنا راح ب ي د ي ت س ا ل ت ك م ع ة يعني ن س ب ة ا ن ه يجي ثلاثة و ت ك م ن ا راح ف ي ي ه ل ا ن ه كل سنة ن س ب ة ا ن ه و يجي تتجوز س ت ك م ل ولا هي يحصل. و ل ك ل م دي ي ن ي هذك اللي ف كله. ولا يجي ف ق حدا ي و ل لك الذهن. جيت أنا ك د ي ج ت الحالة يعني كان حالة ا م ا ل م ا ي ك بضيأة و مش ا ي ج ك الجد حلو طبعاً هم ج ي ت ن ا ي ا لذا و ن ا ن ص ق م ع ي ا ب ا ل م أ ا و د ك ن ا و ع حاجة أو ده ده كده لازم يعني ل ا تمشي الجيش ا نجيب ي ك أنا ج ي ب ه بس قبل ما أقول ا ل ك ل ا ن ا ل ي ك ل بيشعر وعندك ب ض ي ت لازم تعرف حاجة مهمة جداً ن الرقم المهم ل أ م ا م ي ك بضيأة هو إيه ل رقم المهمة في ا ه ا ل ج ي ز ا كان كم؟ ي أربعة. أربعة. إنما هنا في ا ل ا م ل ثلاثة ثلاثة. كيهم ثلاثة حاجات بقى. خليكوا بقونا عيا رقم واحد. ن س ر و ي ي ل ي ة طبعاً دي ه ل و ل ى في اللي هي ع د ي ج ي ن ر ي في ل ي ة ث ن ي ن هو عنده مسا ل ل ي هو راح واللاقيه هو اسمه ملكي. ك ب د ي ب يبرد رقم ا ث ي ن كليني كان ب ي ج فيه. كبداية نحن ر ض يعني الحياة أفضل بكثير مما تخيل. واحد هو اسم أ م ي تبقي لما رقم واحد كليني كبتشر أميركيز هنقوله تين في ج ا ت ي ن رقم تين كليني كبتشر تبقي لا ما نسيت ي ه ولكن عمر م كان الطب ب ا ل ه و ل ي ع ل ي هناك فرق كبير جدا ت ي ن الأميرك ت ب ق ي ت واله بقيت تراجع كم فرق رح نقوله رقم مهم كم ثلاثة. يبقى هناك ثلاث طوب ي ق و ل ي ل ه ب ا ي ت سعدي والعمامه ك ب ا ي ت أيهما ثلاث طوبه؟ أقول الحتة دي. هي. ديها تتبع الجنرال مليفتيشن. الجنرال مليفتيشن هي ث ل ا ت سرع في الامتحان وحطافه مربع. يقولها ب ك ن من جليان. يعني دول الثلاث طوبه موني. ع ل ط ق الأول الجرر م ا ي ف ي س ت ي ش ن ا ل ج ر ل مانيفستيشن إذا بغيت تنوهي ف ي برهيك ملية أنروتي. هنا ب ق ى ا ل ج ر ل م ا ي ف س ت ي ش ن ب ت ي ي ت ب ي يعني بيبقى فيه ف ي برط ط من و ل ع الدرج ممكن يوصل ر ا ي د يبقى فيه بعض غنيه م ا ن ي روسيا ولكنها تبقى فيه عود يبقى ا ل ج ر ماركتيشن زي ما تيجي عود جاي في ا ل ب ط ا ي ة العادي تبقى ض ا ي ة مش ع ا ل لك. ي ه عود اثنين ثاني حاجة ا ل م ه ن د كان يبقى فيه الناس تنتظر لكن هنا ب ق ى ف فري تنتظر إذا لو ك د ب ت تنتظر ب س تختصر ط ب م ا ا ل ب ط ا ي ة العادي ب ي ب ق ى تنتظر ل أ ن م ا هنا بيعية ل م ع فري فري فري تنتظر ل بالك لا تنتكل ثلاثة فري على ل ك ل م ت ن ت ر لو ا ن ي ن هتاخذ ل ت ي ن درجات، لو واحدة هتاخذ ل ت د ر ج ا لو ثلاثة ه ت ا خ ا ل د ر ب ة كام؟ زي ب ي زي تنضب لغة، معايا روش معايا، ه ل ب ط ة م ع ا كلمة ت ن ض ر مهمة جداً ه ن ا بداية ك ه ا و خلونا نكمل من ث ل ا ت ل ا ث ر ح ا ل ج ن ب ا ل ب ط ي ة ا ل س ع ا د ي ة ط ب ع ا مع ا ا ج ن د هنا الجندب بتبقى. بيني مايل أو ب ي ل و ب ي ن ك و في نظر الحالات مش موجودة. ليه مش موجودة؟ ل ا ن العمليات ا ل ب ط ا ر ي ت دي حاجة ا ي ه حاجة ف و ك د ج ه هو م ل ج ر ة أبد. هل ا ل ز ف ر طول الضف؟ لا، ا ل ز ف ر قليل. إنما كل ما هنالك اللي هي ف ي خ ا ل ر ا ب يعني حتى صغيرة جدا هاي اللي هي الضف، فصعب عليا جدا إن أتخيل إن ح ت ل صغيرة د ي تجبله ت ج ب ل ك ج ن لو ح ص ر جوند، إ ا ت ح ظ ر بق، ي ت ح ظ ر الأبيض ا ل ز ب ي ضبط عليه؟ ب ا ي ت ا ل ن ر ا ه ت ي ي شوية، ب ق ن م جوند. إنما بعض الحليب هي لما فيها ج و إذا هذا ه ا ي ت ي يمكّن لك ل ا ث ح ا ج ت ثلاث حاجات. واحد، ي جنرال ا ج ا ي ن ت ض ن ثلاثة. ثاني ما ييجوا. عاية ولا مش عاية. رقم ث ل ث حاجة في الكلية المدشرة. ا و ل حاجة عملية ي ثاني حاجة ا ل ب ط ي ة يعني ي ص ي مرة ك ب ي ل ي ك ة ا ط ي ة وثالث حاجة. ثالث حاجة تبقى قوم بنيتيشن. قوم بنيتيشن ك ل ه ا لتنبسط لكن واحد. أن هذه عملية عندها قدر عليه ا ن هي تطلع موارد أو إ د م ا ت ه ا ض م ر ة ثم تختار كل ح ل ا ج ة ط ر ة فشوف بعد مال الكمبيوتر. و ن ل ا ح ممكن تطلع ل ي ق و أو ق ل ا م ح و تطلع ل ا ة لو طلعت لبرة وتعملك ل كتني في ع م ل ي ا معايا هتنزل ل ت ح ت وتعملك ا ي ه جلست ر ا ي ه ت ط ل ع فوق و ا ل ش ي جاي في ا ل ل ي v e وبتتجي ا ي م ي ن ف ر ا ي ا ل و ب ي بتطلع فوق ت ع م ل ك ا ي ه مشكلة ف ر ا ل ر ي ولا ا ل ل ي v e r في الرأي من هيتم دي بعه تصل تحتيها مليون خط ل ك ا ن مليون بدون أي نوع من ا ل م ب ا ل ا ن ي ما ع ل ى إني جيب لك حالة في الامتحان ا ي ن جالسنا في بطر ما جيب لك حالة في الامتحان فيها مشكلة في ا ل ك ب عمل لي مشكلة في ر ا ي ت ف ل ا ن د يبقى ن ة في م ة هو يقصني عملية ب ا ي ت ت ق و ل ي يعني هو يعني أي مشكلة في د ف ي ع م ل مشكلة ر ا ي ت ل ا ن د يعني ع م ل ي ب ا ي ت س أو ل ك في حالة آه ا و ت م ج ي ي ب ح ا ل هو يكتب فرمر، فرمر يعني إيه؟ يعني ب ا ل ه د ي د هو يعني أي فرمر عنده ب ا ل ه ي د س بس هو ليك ت ف ي ت الحالة هو ك ت ه عشان يبقي إيه؟ عشان يحالة ا ل ه د ي د لا ي ب ض غ ط م ع ي ي ق و ل لك واحد الرايد سو بتاعه ضال ودخلت في الرايد ط ن م ع ن كذا ن ه و م ك ن ت في ي ة ه على ف ك ر ه العطية العادية ممكن تعمل كده يعني اللي عنده ليفر عادي جدا عطية عادية جدا ممكن تعمله م ث ل ا ب ر و ر ا ف ي و ج ا في الرايد ط ن ولكن لما بتيجي في الحالة في الامتحان هو يقصد ا ي هو يقصد ع ل ب ك في بضيع ت معيا ولا مش معيا ب ع اذا ممكن طبعا هذه الحالة بقى هي ت ب ا ك ب ت ه م ش يعني بيقول لك واحد عنده ليفر ع ي ة وعنده رايد ب و ن ا ف ي و و ي ي ق و ل ك يجي يقولك يعني ا ي حاجة ا ل م ه م في مشكلة في ال معنى ك د ه ا ن ي هي a م l e r g i c h ت p o عايز ي ب ع ه ك د ا اللي هما م ش ل ة ت ك ل ي ك ال l ش ر ا ل ي ب ا ي ت عادي ييجي h y و ك م ب ل ي ك ي ش ن و ك م ب ل ي ك ي ش ن ا ع ت ق د اللي هي ه ا أهم ال c e n t ا ي ج ن و ز ك ن ا هو النورجل h ن د the l i v ي هي الحاجات اللي سامه the notch in t ب e ي i v هل كتلة ك ب ي ر موضوع يعني هل كل الليبر لما ي ل ب ي و ج ع مش صعب اللي ب يعمل ا ل ن ا ج تقدر الليبر عشان ما تنتش يكتبوا ك د ه ا ل ا ن ف ل ا ي ش ن والثلاثة دي اللي يعمل الناس تقدر الليبر ا ل ا ن ف ل ا ي ش ن والثلاثة دي ا ل ف ل ا ب ا ت أي ا ن ت ه ا ب ا ت في ا ل ن ف ر يخلي ه ي و ج ع جزء بالاستثناء بالهزيل اللي الناس عندهم بالهزيل تحط الليبر لما بيكون في المرحلة الأولى يديش ويا لما ي و ج ع ه ممكن كمان ا ل ف ص ل ب برضو عطاطط ما بيخلوش ي و ج ع و ا ل ش م ن ي ز ا ل ض ر ماشي، فت يعني إيه ا ل ش م ن ي ز مش عارف ا ن حب ل الطب المغطش ا ل م ي و و ك ل اللي ج ي د ا ي م ا تلا ا ل ك ا ر ة م ر ي م لأن الطب بيوضح ناس كلام الإنسان ناس ق و خشبة، وناس كلام ا ل إ ا ن دربش، حتى يعني ب ط و ه م تجاي هناك فترة information ع د ة ب ن ج ي د ل ش م ن ي ز يعني يعني حاجة بتحس تجينا هي ه ما علشان ه ا ل ش ي ا ل ص ر يبقى information وثلاثة ي ه م ثلاثة T، p o s م ث ل ا ل ا ً p o s ل t i ر يوقع لأن عملية بنونا طبعا خلاص كانصر طبعا كل ستة دول الثلاثة اللي بيدفع بانترنيشن وثلاثة في م ع ي ولا مش معية ي ه الانتاجيشن بتحصل م ي ب و ا ث ي ن كم حاجة؟ إيه بقى مش ثلاثة اللي بس خمس واحد و ل حاجة نعملها ي ه ا ي و ل حاجة نعملها ي ه د ي ر ف ن ش ن ي أ ر ا ل ر ف ن ش ن ط ب ا أول ح ا ج و ل ع م ي ة ه ا ن ق ل ه ا ا ل ل ت ي ش ا ل ي ب ه لأن هو لاتي د ن ت ي مختل ج ي ع دولار ر ع ا ي ع ن ي و ت ا ت ن ت ي ف ق ر و ن إ ن ك ا ي ش ع ا ث ا ن ي ح ا ج ليبر ف و ن ش ن ل ي ر ف و ن ش ن بيت ت ع ط ى ي ولا م ت ش ا ل إ ن ي م ا ت م ث ي ولا م ت ش ل و زادت ه ه ا ل مش عوي ليش عوي؟يعني الليبر مش ب ا ل ي ل ع ن المشكلة ه ا مشكلة ا ي ه م ك ر ولا إيه مشكلة دينو و ب ا ل ا ل ي ن ت ما ت ق ت عوي ا ن ه ا م ح ا ج ة للجيب جدا جدا جدا في الليبر فونشنت وتيجي في الم سي وتخلي بقى منها هي ا ل ا ل ت ر ا ن ي فوسيتيز. ا ل ا ل ت ر ا ن ي فوسيتيز و ل ك ق ب ل كده و ا ن ا ب ش ر ح الليبر فونشنت ا ن ا ل ا ل ت ر ا ن ي ف و س ي ت ي ا ل ن و ر م ب ل م ك ن ك م ثلاثة ل ا ش ر من ثلاثة و ا ل ث ل ا ي ن ل ا م س ي ن ف ي بيبقى ع ل ا من 3 ل ت ح ط ي ر وبتربط الجزء توه كمان و م ا ه ت ي أي غ ي ر و ب ي ض ن بأي خلاص الليبر. ب ر ض ا ل ا ل ت ر ا ي ف س ي ت ي ز ممكن ت ع ل م يبقى في الأنبك كبداية ت، ا خ و ل ن ا عيارش ا م ع ي ا ل حتى دي مهمة ج د ا في ا ل ا ن ي و م ك ن حالة، فممكن ت ش خ ط الحالة بالكلمة، القلاع ا ل م س ت ب ي ب ع ا ل ي جداً، عم ل د و لي مربع حوالين ك د ه دياله. رقم ثلاثة، ممكن تعمل اندرو تاون، و ي ت ر ل م من تفعل اندرو تاون لو تعمل الباي ليشون في الأكس، تشوف الأكس وتأخذ منه عينة، السايبين تشوفلك مثالية. بعد كده رقم أربعة. ممكن تاني لي ك م ا ن في رقم أربعة اللي ه و بلاذش ش ر هنا ب ل ك م ه دي، أنا مش عارف ا ع م ل ج ا ع ش ا ن ا ت ن و س عميل مليون مليون م ا ي و ي رحوري كممة ليكو ت ا ي ت و لو ا ن ت ت ا خ ذ رأي، كل عين ب ص ن ع أنا مش ع ا و ش ن ا انتدجيشن ا ن ا ه ر ف ح ز ا ئ ق ا في المحل. يعني الليبر كله واحد راجع تقلب كله. كان ا و ل حاجة عمل انتدجيشن ل ل أ ن ي ب ة اه ش و ف الليبر ك ا ن ش ن ت س ت جايز م ه هنا في الليبر كونشنت ت ر ل ف ي س ت ي أشوف في الأطرة ط و ي ل ا ن ي أهم كلمة الموضوع دي كوسيتوس وهنا بعد يعني ب ع ي ن عليك و م ت ر س ل ي ي ت أنترود لأن كلمة د ي س ي ت و ز مهمة لي لأن ا س ن المرض ا ل ي بييجي هنا وايد وانا ل ي ت أدخل في ا ل ه ب ا ئ ي ا ي ا ل حطوا الفايزر إنه و المطلوب بيعملش د ي س ي ت و ده ب ل عكس تبي أقل الواتركل معيا ومش معيا إنما هنا بقى بيعمل دي كوسيتوس شوف ا بعد هذول ي ك ت ب ر و ا ل ا لما ي ج واحد عنده أ ر ا ض ا ل ب ا ئ ي لكن هنا فيني ب س ا ي ت و ث ي أبدأ ش ك ف ن ه و ا ي ه إنه هو عميبك في ربعي خامس حاجة ن ا ب ش ت إ ك ت ر ي ا أو الثانية لأنه كان فيرا د ي ش ن بيعرف د ي ج ش ن في ا ل ج ر و لكن هنا بقى دا ن ف ك ش ن عادي ف ب ى ت ص ل س فيه اللي ش ت إ ك ت ر ي طبعا في ا ل ك ت ر ي ممكن ق ب د أ ف ا م طلع ل ك شوية ممكن تلاقينا شيء في الرائطان كل كعبة تري من كم كلمة تري من كم كلمة كل تعديل عاوز ن ه ه شئ حاجة ا ك ي د ب ي ل ا و ش ا كدا ح ن ا قلنا ا ي ا ل د ي ت ف و باين جليشة ا ل ي ب ر بيعمل صارف تلاتة ع و ش يعني أي الديز دي الممكن يصير ل م ما يعرف شيء طعم الباكينيشن ب ت ا ع ما يعرف شيء طعم عشان كده ب ي ع ل ال t ر ي a من e n ثلاث حاجات ميديكال و ط ب ا ي ن ي ش ن وسرجك م ب ض و ع ا جاي ت ر ي يعني عملي عشان ي ت ل ا ن جاي ت ر ي شلون جاي جاية ميديكال وطب ع ا ج شاف ر د ي و ج م اللي ميديكال ا ن ت كلا ع ن ظ ه ا ل ع م ي ك ت ا ل ر ا ي الفكرة علاج العنيبة علاج ا ج د ا ل ا ن ا أ ع م ل ا دوام شعطي ك ل ا ل ق ى ر ا ج ش و ي ي ب ت ع ل م و ن ل وقتي عشان ت ت ك ر ا ط ب ع ا م ت ر ل و ن ي د ا دول الورك ل ا ج ي ب كلهم ي ت ك ر م و ن علموني ب ع ل ك ل ي ن ع علي المويه عليه و ن ب ا أ خ د ا ل ا م و ر م ن ز الدهون ك ل ه عند ل م و ي ه عن البروتين هذا اللي ي م ى م سي و هو ي ي ع ا م ك ي و ه ن ع ر ف نيت نعم ي ا ح د من البروتين يعني خ ل ي ب ا ن ك م م ع ي ه م ب ع د ا ل م م كنعمل ا ل أ ظ ا ر ي ش أو ا ل م ك بريتمنت و ك ا ل ي ء كذي ن خ ا ل ن ع م ل تدش ك ب ي تدش ك ا ا ت ر ي ت م ن ت كذا نور ا م و ر ك تدري